ال situation دي اللي اشهرنا بيها الرحمن الرحيم واشهر ان ان الحنان عند رسوله ااا لو في على الكابينة أربع مقبولة على أبواب على أصول فتح أبواب قتاعتها الأحكام عموما والإيه الأجزاء الإجمالية المشتهرة المقبولة أو صفات المشتهر صفات المشتهر كلامنا الإيه الباب الأصلي هو أن الأجزاء الإجمالية وكيف ترد منها بعد أن الباب الأول هو الأحكام وباب الأحكام مهم لكل الناس يعني مهم حتى للي مش متاهدين يعرفوه وعلى قدر ما معرفاتهم بيه على قدر ما هم بيتضويب على وصيرة في حياتهم اليومية فاطما عند دعوتهم من الله عز وجل وكان دعيم وبعدين اتكلمنا على الأحكام من أحكام تكلفية وأحكام مبعيب والأحكام التكلفية هي اللي تتعلق بالمكلف وهي لا وإماماء اللي بقي إن الأعمال اللي يعملها المكلف إما يفعلها نساب عليها ويؤثم من تركها أو يثاب عليها ويؤثم من تركتها على تركها ويؤثم على فعلها او يثاب على ولا يثاب على ولا يأثم فايه الاجكام الظاهره دي الاجكام الظاهره احوان الباقي المائده ذلك في الاحكام الظاهره يعني في اختلاف كبير في في تعريف الاحكام الظاهره وضابط الاحكام الظاهره في طقط معين يعني في في اسم واحد أو في تعريف واحد او بعدين دخلنا على الاحكام التكليفيه منها الايه الهمم الخمسه بقى الواجب والمستحب والنجاح على الواجب اتكلمنا اللي فيه عناصر متعدده في واجب اول الاول على الواجب والمستحب مرتب. بعض ولا المستحبات بعض فلا كل المكروهات زي بعض، لا كل المحرمات زي بعض، وفي بعضهم الواجب مثلا يبقى فيه لو تركته، لو الشخص ترك قف بعضه وبعضها لو تركها يبقى قرب على الكفر وبعضها في الوسط، وبعضها غير المستحب، ولذلك دائماً تلاقي في الحتة اللي هي ما بين مستحب والواجب أو بين مستحب المباح أو بين المباح المكروه أو بين المكروه المحرم. كثير ما تجد خلاف بين العلماء فيها لانها يعني ايه الشرع شدد حته وصف في حته, حتة ده على ايه بعضهم نظر من ناحيه مشدده فجعلوا واجب مثلا وبعضهم نظر من ناحيه خففت فجعلوا مستحب ولو نظرنا وحققنا نلاقي اللي, اللي هو ممكن يكون من هذه الأشياء واجب ولكن ليس كمثل كل الوجبات اللي هي الشديده لا ممكن ايه يكون الشراء رخص في الحاجة فيه ليش في الضرورة زي معظم مجلد مثلا ودينا انساعة ببرضو المحرمات نفس الكلام وهكذا اللي اكتب على ان ضبط المعارات دي مهمة من جهة التعارض عن التعارضات دي الدينية دي تتفرق جدا بالزاد في احكم السياسة الشرعية والمعارات الدولية مساءة دي بتبقى فضاية العالمين يعني بعد اخمس ساعات بيظهروا حاجات من تداول ماء او نشيش كده وبتبقى تعرضات التعرضات هذه المصطلحه اللي الكفار جعلوا بعض المسلمين أضع. تضرب. أوكية. إيه؟ أنت تضرب ماشي؟ جعلوا بعض المسلمين أضع. فدي في وقت تطريقات لنفس المسلم لا من كذا إيه يعني في أخطر من كده إيه أصلا؟ حرام الثروة دي. صح لا؟ فأنت هتقتل لا مش نفس مسلمة فأنت ممكن تقتل لك ثلاثين نفس مسلمين نفس مسلمين. تساليني انت تفتح هذه الباب ماشي فمع هذه الخطوره خطات النفس المسلمين تمام اا فجهاز اللي بيستنين يهاجمه حتى مع وجود التفرز ده اللي هم زعليم المسلمين طبعا ان الايه تبقى يعني جدا يعني مش مجرد يعني النصر و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 فقولنا اول حاجة أصل الفعل تاني حاجة قدرو تالت حاجة زمن رابع حاجة صوت الأداء خامس حاجة لايه الفاعل. فكل الواجبات مشدد عليها في أصل الفعل فإن كان التجديد مختلف فبعضهم لو تتركه يبقى كافر وبعضهم لو تتركوا بفعل كبير أقل وبعضهم لو تتركوا يبقى بفعل كبير أقل وبعضهم لو لم يبقى بيعمل صغير بس في الآخر هو مشدد في أصل الفعل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 والذكاة أيضا ما شددش علشان مصطحة الفطير وعشانها مشاط فمشددش في الزمن ممكن تتطيب تزكي قبل وقت قصر ممكن بعد الوقت بشوية ماشي وهكذا وبعدين اتكلمنا بقى على ان الايه الواجب ينقسم بالنظر الجاجاتي الى معيق المخير وبيننا المخير ده موجود في الشرع والاختلاف في بين العلماء اختلاف بين الهدستان المعتدر هو ايه اختلاف شبه لازي شبه لازي في فيه ناحية مش نفظية بسيطه بس مش قوي فاحنا اتكلمنا على تقسيم الواجب بنظر الى واجبه وقلنا ان قسم الواجب بهذا الاعتبار الى ايه ايه مضيق الى اصله ايه مضيق وموسع ومضطر وده تقسيم مهم جدا وده بيفرق في مسائل كثيره وتكلمنا ان ايه ان اللي احنا لو استقنا حكمة الشارع في كون الواجب ده مشدد عشان اهميته بهتمة الشارع في جعله لي ساعة في الوقت هي رفع لحرج وموافقة حاجات النفس فبالتالي العلماء حطوا ضوابط علشان يستقيم هذا الواجب. فحطوا ضوابط العزم على الفعل وضمن القدرة ومرحضة الإذن ومرحضة الحاجة. وخلاف المسألة مرحضة الحاجة وإن الكلام ده ضوابط دي موجودة. مهم اللي احنا نعتبرها ولكن بتختلف بتختلف مشكلات الواجبات الموسعه والمضيق فباستقراء الشرع نجد ان بعض الواجبات شدت عليها فعلا في الحاجات دي زي الحج بدرجة الجمهور العلماء على ان الحج دي على فرض مش على طرف فاو بعض الرمائ قال هو على طرف وحط الضوابط دي وشدد في الضوابط يبقى قول قوي مش عادي والعكس ممكن يكون مرتاح و برضو اللي قرر عالصوت في منهم خفف يعني الصوت بديته استلزم تجديد ايه قوي جدا فهيك خفف في بعض الحاجات عشان يقرب شوية من اللي من النص من مش مش ايه مش مش فوضى فوضى خطر يعني مثلا ايه في مثلا Ne على مثلا الحاج شوية ما خلاش يعني لا يعني ما خلاش بالضروره بعضهم يعني في الصلاة مثلا اللي قال واجب على الفطر يعني ايه قالك اذا يعني سهل في بعض الاشياء وهكذا زين. ايه اللي هي مخت... يعني ايه على حسب تجديد الشعر على حسب احنا نشدد في ضرب دي فنلاقي الحج لو قلنا بالطراف هي نشدد جدا. يعني مرعو الفطر وممكن من الحج في التجديد. وان كان أقل منه مثلا النذر التشديد ده جاي من, من أدارة الشرع مش من حتة تانية وبعدين اتكلمنا على مسألة الفرد الكفاية والفرد العين وابرضو الحكمة من فروض الكفايات اللي, اللي الأمة تحتاجها ولكن لا تلزم على كل فرد فهي الأمة تحتاجها وهي كثيرة ومتعددة وتختلف باختلاف ظروف الناس وقدراتهم وأحوالهم وكذا فكان من حكمة الشارع اللي هو يجعلها فروض كفاءات مش فروض ايه عيان ولازم ايه تتعمل وكلمنا على الـ ايه الـ الخلاق العلماء على مسألة اللي هو لازم يعزم, يعزم على فعل ايه فرض الكفاية دوت طبعما هو ايه مش مجرؤ يعني يستطيع حكما محسا Následující je, že já přivádím zónu, kde se jí podařilo. Já jsem měl jiné jméno, ale já jsem měl jiné jméno. Asi jsem neměl jiné jméno. Asi jsem neměl jiné jsem neměl jsem jsem jsem jsem jsem هل قادرين على فعل ولو فاض الكفايه يا يلزم عليهم ان هو يعملوا ايه ولو ومن ناحية الاستحباب يستحب ليه اللي هو يبحث عن أهم صور الكفايات وأفضل صور الكفايات وهم او فقر الله عز وجل بالنسبه له وقلنا ان ده بيتعرف اربع حاجات أو الحاجة حاجة الامه وده اصل صوره الكفايه ثاني حاجه جنس العمل ثالث حاجه الايه القدرة والحاجة اللي هو يستطيع يعطي فيها اكثر وبعدين انا ادخل فيها الميل يعني او يحبها اكثر وراها حاجة الايه الظروف ماشي وبعدين اتكلمنا على الايه الفرق الايه الواجب الايه المحدد والواجب غير المحدد احنا قلنا في الفرق الكفاية هنا مش مشدد عليه ايه من جهة الفاء في الواجب المحدد وغير المحدد المحدد مشدد عليه على قدر الفعل وصلت الأداء أو قدر الفعل بس على حسبنا أما غير المحدد ما بيجوا مشدد عليه على قدر الفعل ولا على صفة الإيه؟ الأداء قلنا اللي إيه اللي المحدد ما ورد نقضيه في الشعر المقدار ظاهر لكل أحد زي الصليات والقيام زي الحسد ظاهر أما غير المحدد, الفعل المحدد ما طلب فعلنا مطلوب تحديد مقدار ومن غير المحدد منهم هو مضيق ومنه ما هو موسع أو مطلق. فالمضيق زي مسألة لو واحد إيه؟ لقي لقى حادث في الطريق. نجيم. فهنا بيبقى واجب في الأصل فيه نوع محدد بس هو مضيق لعشان لازم حاضر يأخذ الحادث دي. فلو هو أول اثنين أو أول ثلاثة لازم يتحرك. ولو هو رقم تلاتين أو ممكن يستنشق يعني ممكن يمشي. فهمنا؟ بس الواجب ده مضيق.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 Uji, janishtala xandit kovář, ma janem, mufdu, xandit kovář, xandit kovář, fajdim għagul, ma jan, jan, nefeknela kovář, وفي من الـ, من الـ طبعًا أكثر فرض الكفايات واجبات غير محددة أكثر فرض الكفايات واجبات إيه غير محددة ويبي يعني بيتفق مع مقصود الشريعة من هذا الفرض الكفاي إذا فرض الربعية الأم محتاجة متنوع وكذا فالطبيعي في الربعية غير محددة ماشي؟ اتكلمنا في مساله ايه ان الواجب المحدد ده بيغلب عليه الواجب الغير المحدد بيغلب عليه الواجب الايه اللي, اللي هو المعلم اللي والواجب المحدد بيغلب عليه ده بيبقى بيغلب عليه ماشي والواجب غير المحدد قلنا بالتلبس كده يبقى احنا راجعنا بسرعه على الواجب راجعنا بسرعه على الواجب ندخل النهاردة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 a když se nechám vyjít, protože nemám to kámo, tak se nechám vyjít, ale nechám se vyjít, a nechám se vyjít, a nechám se vyjít, a, -a nechám ولكن إيه هنا ولكن من ناحية بعد ما نفهم معاني القادة هذا إقرأ أعمال متفقين على المعاني بتاعت الإيه القادة فبيقول إياه عشان نضبط القادة من ناحية ضبط الإيه ضبط ال ضبط يعني ما لا يتم وجواه إلا به ينقسم إلى قسمين فأول حاجة ما لا يتم وجواه إلا به ثاني شيء ما لا يمكن عقلا أو شرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلا بفعله ماذا يبقى ؟ إيه؟ إيه؟ أن يفعل الواجب تاما إلا بفعله أو أن يفعل المكلف الواجب تاما إلا بفعله مش طيب فدلوقتي عندنا لما احنا بصينا كده ما لا يتم الواجب إلا به أول حاجة ما لا يتم الوجوب إلا به كشروط الوجوب وأسبابه وانتفاء مواناة فهذه ليست واجبة بالتفاق فإذا على المكلف أن ينسك عن إفاق ما عنده من مال حتى يتم الحول ويزكيه وليس عليه أن ينسك ما عنده من بهيمة الأنعام أو يزيدها حتى تبلغ نصاباً بتجب فيها هالزكاة مثلا. ولما تصرف في ماله تصرفا عاديا من غير هروب من الزكاة فإذا حال الحول وعنده نصاب الزكاة زكاه وإلا فلا فهذه الشروط والأسباب وإن كان باخله في عموم ما يتم الواجب إلا به به لكنها غير مراد ماشي إيه معنا الكلام ده بالرّاجع إحنا واحنا نشاهدنا كده هنلاقي ما لا يتم الواجب إلا بي في شهوط الوجود وأسباب الوجود والمعانع ديت من باب ما لا يتم الواجب إلا بي يعني ايه؟ ده دلوقتي أنا عشان الذكاء عشان ذكي مش لازم الحول يجي ولا لازم يجيب النصاب ولا مش لازم لازم صح عشان عشان ادك طيب هل يبقى اللي نصاب لو ابن والحاول ده مشروط الايه الرجوع هل يجب عليك ان انت ترجع النصاب ما يجبش هل يجب عليك ان انت تجيب الحاول اكيد ما يجيبش عشان الحاول مش بايدك اصلا ماشي فقالوا يستثنى من القاعدة ما يتم الواجب إلا به اللي هي الظاهرة دي اللي هي ما يتم الوجود إلا به اللي هي إيه كشروط الوجود وأسباب الوجود وانتفاق موانع الوجود فهذه ليست واجبة باتفاق يعني ما استقرأنا الشرع لقينا إذي الشرع بيخدر شروط الوجود إيه واجب ماشي فممكن واحد من القاعدة يظن اللي دي تبع القاعدة ولكن دي مش تبع إيه طب فحتى لو حطوا قاعده عشان كده الخلاف كبير في القاعده فين في تسميتها حتى اللي حطوا قاعده بالاسم ده هو مش قصدهم اللي هم دخلوا فيها ما يتم نزوج الى ايه إلا به ولكن هم قصدهم يدخلوا فيها انت عارفين لما يتم زواج لبيه بالمعنى المعروف طيب بيبقى ايه فليس عن فضل ممكن نقول ان مش قاعده اصلا هم حاجه لا تجب يعني قال لا يجب الواجب إلا به يبقى ايه دي توالي غلابه بتدي شروط يبقى انت غيرت غيرت القاعده خلي واجب يتهمنا خليها واجب ماشي مستبعده غلط لا بالعكس هو مش كده ان تكلف بالاقط علاجنا واجب الا بيه ثاني واجب الذكاء واجب الذكاء ماشي الذكاء واجب صح حتى تتم لازم يبقى نصاب على الفرض لا تجب على الفرض صح ولكن هي واجبة ذاتها اللي لو تم شبه داشي وبعد كده بقى تتم او ما تتمش يعني لو ما جابتش يعني بص احنا نتكلم في الشجره دي المهم في الاخر نفهم ايه الشروط الوجوب وايه واسبابه وانتفاءه وعادي مش داخل في الايه الفرق ماشي سواء ما هي الاسم القاعدة نفسه مش داخل فيها او مش او اسم القاعدة داخل مش تفسر دي مرحله بقى الثالثه ان شاء الله اللي هي بعد الايه المرحله الثانيه عشان بس ان نطلع الحاجات اللي هي مش داخلة في قاعده احنا عارفينها ماشي ان شاء على المكلف أن يمسك عن انفاق ما عنده من حتى يتم الحول وينتجي عامله الشريعة ان الشريعه ما على المكلف اللي هو ايه اللي هو لازم يمسك إيه؟ عن انفاق المال بتاعه حتى يتم الحول او يتعامل ايه تعامل طبيعي فلو نزلت فاته قبل الحول خلاص وقالت عليه أن يمسك من عندهم بائمة الأنعام أو يزيدها حتى تبرع نصاباً لتجد فيها الزكاة مثلاً فهو مش مطالب شرعاً إلا هو يحاول يوصل إلى المال إلى النصاب وإنما يتصرف في ماله تصرفاً عادياً من غير هروم من الزكاة فإذا حلل الحول وعنده نصاب نصاب زكاة زكاه وإلا فلا ده لأن الشرع بيطالبنا يطالبنا مين في هذه الشروط والأسباب وإن كانت داخلة في عموم ما لا الواجب إلا به، لكنها غير مراد. إذا حتى لاحظت قاعدة أو المشمّوصين على اسم كلهم متفقين لا غير أي مراد، ولكن هي غير مراد. ولكن يعني في بعض بعض شروط الوجود اختلف فيها شوية هل يجب أن أنت تحاول تحصدها ولا؟ والثو يعني أشددها في الخلاف يعني مسألة بيع الحش الاستطاعة. هل يجب عليك تحاول تحصل الاستطاعة ولا لا؟ في الثاني معلمات قالوا لا ما يجبش عليك أن تحصل الاستطاعة هي لو حصلت الحاجة واجب ما حصلتش الحاجة ايه مش واجب وبعضهم قالوا لا لو احنا نظرنا للشريعة نجد اللي بايه اللي الشريعة شددت في مساءة الحاجة جامد فلو واحد يستطيع ان يحصل الاستطاعة بدون مشقة فتجرب عليه يجب عليه ان يحصل الاستطاع والمصوص تدر على كله فدي مسألة اختلفة فيها مثل انك انت مناطش واحد يعني من المصور ينوز فالمسألة ليه؟ قال لي يعني مثلا واحد قال له الشركة لي بقى صورة بقى ان هي ايه يعني لو في اعمل لنا دي ماشي؟ هيا كده بس انتها عملتش؟ ماشي؟ هل يجب عليه إذا هو يعمل ولا ما بيجيبش والشوالات دي هتكلفه من بس فهو كان من ناحية الوجوب يعني من ناحية الاستحباب المسألة وضحة فهو لي مثال اللي بديهياتها الحطور واجب عشان هو يراعه و يحصله الله عارضها مجبه بس ايه؟ يعني هو يعرف يحصلها في ممين يعني هي روحشتها لي ممين ومعلمتها فهنا كده مفهوم معنى؟ فظاهر المسألة بيه برضو مسألة ما نتدرش نحطها في درج واحد يعني ما نتدرش نطقة نقول الاستطاعة مطلقا ولا نقدر برضو نقول عدم استطاعة يعني الاستطاعة واجبها مطلقا ليه عشان واحد مثلا فقير مثلا توجب عليه هو يحقق الاستطاعة ايزاي يعني اذا كان ربنا عز وجل إلا من الاستطاعة لأي سبيل فولا بيجي يعني تدرشت ايه تجيما كذا ولكن ايه ممكن تبقى حاجة في النص كده يعني ايه řehlte, se louže státá, kouříba, člověk, neše, my, třeba představte si, že je to něco, co je hává, ano, je to všechno, co je všechno, co je všechno, co je všechno, je všechno, co je všechno, co je všechno, co je všechno, co je všechno, co je všechno, je co je انت ممكن كده من بعيد تحس ان الوزن بتاعها غلط خالص فاهم قصدي ولكن لما تنظر بقى وهي بتضوق انا حاطينها كده وكده يقرب تحس ان هم قريبين دلوقتي فاهم قصدي كتير من اللي قالوا يجب في الحج يجب تحطيل الاستطاع يعني عملوها ضوابط ما يعملهاش كده ما حد فايده يجب على الاستطاع لا حط لها ضوابط منها اللي لو كانت الاستطاع سيئ انت فعلى يديه عليه ما تديه ما يجيبش الحج دي فاهم هل تطلق بشكل؟ لا نصوص أدلة تدل على إذا لو استطاع قريبة ممكن والتاني يبطل عليهم خلافة يعني بس أنا لكم إيه؟ إخلافات العلماء الخلافات بتبقى دقيقة مش لازم نتحق بليها يعني, يعني إيه؟ لا صح؟ واحد دلوقتي يب الاستطاعة قريبة أم؟ نعم؟ <تصفيق> أيوة، على قول التاني مش كده على القول التاني إحنا على قول ده، اللي هو شروط الوجوب لا يجب أن تعملها انت حتى لو استطاع قريبة أنت مش مطالب منك وجوباً اللي انت تحصرت هل <تصفيق> قطره مثلاً مش لازم يستلت مش لازم حتى يجبهم أو مش لازم حتى يشتغل, شو أو يشتغل شوية أو يتصرف، مش لازم حمد؟ <تصفيق> وجود يعني كان موجود يعني فهو هو أصلا مش واجب يحسب طبعا الاستطاعة مش موجودة هو مش واجب عليه حاجة فهم الثاني بيقول لا مش مش منطلقة أسير عشان ساعات بتبقى الحاجات قريبة فأنا لو طلقتها كذا فهم ده المعي دخلني مش ثلاثة من ضابط يعني يعني ثلاثة قوي أنا ما بقى اللي يقول بقى اللي يجب الاستطاعة بقى من ضعيف فاضي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 ساعات من برا كده ممكن نستغرب قارب او نودة غلط بعيد لكن لما تيجي باطفيه تقول لا ان عنا ميابينوش زي ما ذكرت بيختلف مثلا في المسألة الطبية مثلا ميابينش انا غلطني اختلف ومخروني طيب فأول حاجة هنخرج ما لا يتم وجود امامه وبعدين بقى تاني من أقسام ما يتم وجود إلى إيه ما ليس ما لا يمكن عقلا أو شرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلى الفعل أو أن يفعل الواجب تاما إلى الفعل. وهذا انقسم أيضا قسمين. ماذا ماذا يمكن عفلا بدلات ما لا يمكن عقلا أو سرعا أو عادة أن يفعل الواجب تاما إلى الفعل؟ بدل إيه؟ اللي يعتبر فيه؟ ماشي؟ لا ما لا يمكن فعل الواجب إلى الفعل. ماشي؟ دي الثانية دي خالص فالقاعدة التانية دي بقى احنا بنقسم على حاجتين ايه الحاجتين عاوزة ميثاق المضرور المكلف ميثاق المضرور وايه طبعا ده يقرب هو من ايه من قائمه ده ليه مش هو ده اللي بس هو بيطلبوه عشان في اشكاليه في العند طبعا لا في اشتريه في العقل ايه والمبادئ اللي بنستخدمها بتبقى دائمه تيجي تقابل واحد مختلف بالبديات دي ومؤثر ليها طب ما كانش الله اكبر فأهل الله فأهل اكبر الله الله اكبر الله اكبر ضوابط لارغفه الناس وهذا ايضا من القسم الى قصنا يبقى ما لا يمكن عقلك او شرعا وعادا ان يفعل الواجب وتام من اليده ما لا يمكن عقلا كترك اضاد المأمور به يعني مثلا واحد قال لك قف مثلا فبالتالي انت يا ايه عشت وقت عشت رب حقك ايه ان نفس الكلام بقى في كل اي مأمور به يبقى ايه انت كده لا يمكن عقلا ان تفعله الا بترك ايه او شرعا جزي الوضو بالصلاة بس الصلاة، الشرع جعل الصلاة حتى تستطيع ان تفعلها لابد من الوضو او عادة زي ايه قطع الرقبة بالنسبة للقتل فعادة انا مش دعرف تقتل القتل اللي هو الشرعي اللي لما تقطع ايه الرقبة اللي هو الذكاء او عادة. ماشي toto se dělí na dva díly, není to nějakým zákonem, protože když jsme na výběr, dělat to se dělí na dva díly, když خارج كده فقرار الوقوع في السجود اذا تعذر ليبسم في ظهره ونحله واحد ايه مش هيقدر يقع اصلا عشان يبسم ده فطبعا واضح ان هو ايه خارج عن القاعدة فلا يجب ابتداء ماشي ولكن احنا هنحتاجه في ايه هنحتاجه في مساله تحليل قضية التكليف بما لا يطاق فكل المعلمات اه على اللي ايه اللي مكلف بما لا يطيق ولكن بعد تكليف ما يطاق انا مكلف بما فيه شديد صح ايه الضابط بقى بتاع المشقه الشديده اللي في الحالية ديت انا بعدها هقول, مش واجد وأبلها هقول بقى مش واجب وقبلها اقول ده فالضابط ده مهم بالضبط وفي نفس الوقت هو بيختلف من حاجة لحاجه ففي الجهاد مثلا المشقه الشديده ايه حتى لو بقى اقصى حاجة فيها بتبقى بيبقى الجهاد واجب برضه صح ولا لا já jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi هو jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi jsi وعند مرحلة معينا يقولوا لا المشاقة هنا وصلتش المشاقة الشديدة لو ربنا قادر عليها مزعر هيكم فيديو محرش فبقى هنا ايه تجب ايه الضابط بتاع بقى فنلاقي فيه حاجات واضحة سواء يجب او ما يجبش وفي حاجات بقى بيختلف فيها الاصوليين او العلماء علشان بتبقى في النقطة الحساسة اللي هي فعلا ممكن واحد يقول فيها هنا الواجب ما بقاش واجب يعني ما بقاش يجب وعهنا يقول ايه واجب فمسألة المشاقة دي مسألة بعض من المسائل اللي محتاج البحث الدقيق في المسألة، استقراء نصوص الشريعة كلها، استقرأ نصوص الشرع كلها، ولما استقرأ كلها نوصل في الآخر اللي فيه بعض الحاجات الشرعية ربنا عز سهل في المشقة فيها بحيث اللي بمجرد مشقة يصير ربنا بيخفف، وفي أشياء ربنا لا حتى لو مشقة شديدة. فبقى ما بيخففش إلا ما نوصل المشاقة بقى اللي هي لا تطاق زي الجهات في سبيل الله فاول حاجة احنا بنمشي زي ما الشرع بيقول وفي الحاجات الجديدة بقى اللي مش موجودة الحالة الاستجدد بقى في الباية في الأمة العلماء بقى بيقيسوا على أقرب حاجة كانت موجودة يامنة الصناع من الحاجات فهو المعنى يعني الحاجات اللي كانت يامنة الصناع خلاص المشاقة الشرع حدد فهو المعنى أما الحالات بقى الجديدة اللي حدثت بيحصبها قياس إيه أقرب حالة ليها كانت فيها من رسالة موجودة مفهوم؟ طيب ثانية حالة ما هو مقدور للمكلف مثل رصد جميع السوم الذي أصبته نجاسة ولا يدري موضعه في دربتي واحد قال هو أنا جالس في السبكة عايش عارف يافين هو مستأكد إذا هي عين في حاله دي هو يقدر يغسل السبكة أو يقدر ما ليتم رجم اللبيف هو واجب فيغسل السبكة ماشي جزء من الليل مع النهار حتى يتم صيام النهار أو حتى يتم رصيام النهار ماشي يعني واحد يجت مش عارف النهار طلع ال اللي الليجي ما اه عش... مش عارف النهار طلع فبيورد... ايه فبيقعد ااا جزء من الليل مع النهار حتى يجي المساء يعني الليل ساعتين بس الحالة اللي... اللي احنا عارفينها الواحد صايم المغرب لسه مش عارف المغرب بيجي ولا لسه مفترض يعني الظروف او مش انا نشوف الشمس او جاي ما بياكلش الا لما ايه بان اطمن المغرب ماشي فهنا يتم فواجب. ما يتيقن الراجل الا لما يجي هو لسه مش فايه و هذا ووضوء الصلاة والنية كذلك مخدر المكلف وهذا ينقسم أيضاً قسمين يبقى ما هو مخدر المكلف ده ينقسم لين لقسمين أول قسم ورد في إجابه نصف مستقل كالوضوء والنية للصلاة وهذا واجب باتفاق بالاتفاق ينقع عن أحد فيه خلاف ماشي طبعاً إيه زي إيه الحاجات الشرع أتى بها اللي أنت مشتاق الصلاة أنا متوظف أي وضوء إيه فاا فبعد ما قالوا المعذَّل مش دخل معه قاعدة قاعدة تتكلم عن نوع الثاني اللي هو إيه الوسيلة لواجب واجبة، فشين؟ آه، إنه فوش نص ولا اللي قاعد تكلم فيها. أما اللي في نص خلاص هو أصلاً عشان النص هو أصلاً واجب. ملهاش دعوة بمسألة ما يتم الواجب إلا به فعل. وبرر بعد الشخص الشمطيتي في اللي هو مذكرة بتاعته. قال لا حتى لو كده يبقى واجب من جهتين، واجب من جهت النص، واجب من جهت أن ما يتم الواجب إلا به إيه؟ فواجب فاا اللي سألت فيه وما تلقت في استوابها. من ناحية الدين عملي. طيب، كني حاجة بقى هو ذل القاعدة مخطو عشانه ما لم يرد فيه بخصوصه دليل مستقل. مجد. وهذا موضع لذاع هو الذي قال بعض علماء فيه لا نسميه واجبا، وإن واجب فعله تبعا. والخلاف في هذه القاعدة ضعيف. يعني يعتبر شبه ما تشفى في القاعدة، بس اختلف فيها كتير. يا إما اختلف في تسميتها، يا إما اختلف في نسميه واجب ولا مش واجب. إما اختلاف في التفرعات عنها ولكن أصل القاعدة نفسها شبه مفوش خلاف تفهم المعنى؟ وقاعدة معمور بها عند جميع الألم يعني مثلا اللي خالف قال إيه لأنو سميه واجبا وإن واجب, واجب فعله تبعا فهو بس مش عايز سميه واجب ولكن هو بيقول إيه؟ بعد كده هيجب فعله عشان هو لازم يعمله عشان إيه لوجه يتعمل فالأخرة هتم نتكلم في إيه؟ في خلاف صواته إيه سبعة السلام. عندما لا تكون واجب إليه؟ هي كثير الدنيا كلها كذا أما ومن نقل فيه خلاف فإنما هو في تسمية في استحقاق هذه الزيادة ثواب مستقل يعني بعضهم مختلف هل يشاب عليها ثواب مستقل عن أداء الواجب ولا ثوابها ضمن الثواب الواجب؟ فهذا إيه الخلاف مش مقعد الخلاف في إيه في حاجات وإذا نخرج مبتسمة هذه الزيادة واجبا لأنها لا يجوز تركها أبدا إلا بترك الواجب فترك الواجب يذمر عليه المكلف فكذلك ما لازمه يعني نسميها واجب عشان مش هنقدر ايه مش مش هنقدر نسيبها إلا إذا سيسدنا الواجب وإذا سيسدنا الواجب إحنا كده نبقى ثمين سبب التاني نبقى ثمين أو سبناه ماشي؟ طيب وجوب هذه القاعدة وجوب الوثائل لوجوب الوثائل المخاصط يعني هذه القاعدة تنتلك تحت قاعدة فخية الوسائل لها حكام الوثائل المخاصط فالوسائل لها أحكام مقاصد عام من القاعدة، بما ويوخذ منها أن وسيلة الواجب واجبة، وسيلة الامحرم محرمة، وسيلة المستحب مستحبة، وسيلة المكروه مكروه. ماشي. ولكن هو الأدق تسمية القاعدة لها ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. أدق من تكمل وسيلة الواجب واجبة. ليه؟ عشان ممكن الواجب ده يبقى ليه أقتن من وسيلة. فنقول أحد الوسائل واجبة وليس كل وسيلة بذاتها واجبة فالأضاقة من كلمة وسيلة الواجب واجبا نقول ما لا يتم الواجب إليه فهو ايه واجب أو نقول أحد وسائل الواجب واجبة أما وسيلة المسحاب ومسحابة دي سهل ماشي وسيلة برضي المقروه مقروه دي واشي مفهوم معا يعني لأ أنا نفترض اللي فيه واجب بعمله اللي هو إيه؟ الذهاب للمسجد ممكن أروح ماشي وممكن أروح راكب وممكن إيه؟ أروح بقى بمتسفل أي حال عندما يكون صح؟ أي واحدة فيه فوسيل فلا ينفعش أقول إيه يجب علي أن أمشي للمسجد لأن إيه؟ المشي وسيلة للإيه؟ للذهاب للمسجد مثلا يعني أفرضنا للذهاب للمسجد فقط جمعة مثلا أو القول بوجوب صادق ماشي؟ وده نقول بي أمشي ماشي؟ فبالحالي إيه؟ هيبقى؟ آه هنقول بقى أحد الوسائل واجب أو ما لا يتم الواجب إلا بيه فواجب بأبط ماشي؟ طيب يقول ومن فروح هذه المسألة إذا اشتبهت أخته بأجنبية اشتباها لا يمكن مع معرفة محرمة عليه منهما بأي طريقة؟ ولا عليه ترك نكاح لثتين ويهيد حديث دعم يريبك الى ما لا يريبك. ماشي ولكن لو اشتبهت اخته بالنساء قريات لا يحرم عليه النكاح بالنساء تلك القرية لان القاعدة هنا عارضتها قاعدة اخرى وهي قاعدة العبرة بالغالب لا بالنساء أختوه دي يعني طبعا هي مسألة مش طبيعية دلوقتي عمليين يعني ولكن ليه لما حنطلبنا بقى الأخوات من الرضاعة زمان بقى فممكن إيه واحد بقى أخته من الرضاعة بقى وذي رضاعي كتير وذي مش عارفين كذا وكذا فإيه في الآخر اشتبه بقى إثنين يعني واحدة منهم أخت وكي صراحة مش عارفين ايه أنا أخته من الرضاعة وأني مش أخته من الرضاعة ففي الحالة دي وجب عليه تركه ونزكاه لاثنتين ليه؟ عشان هو واجب عليه ما يجوز لأخته وما يتم الواجب إيدا به فهو ايه؟ فهو ماشي؟ وخاصة في المسائل اللي ايه؟ اللي فيها كيف هو خطير. اللي هي الحديث كيف هو خطير. ماشي؟ ولكن لو اشتبهت أخته بمثائق قرية التي احنا عادتين اللي ايه؟ اللي اخته من الرضاعة دي؟ واحدة من ضمن ايه؟ قرية ففي الحال دي ايه؟ لا يحرم عليه ايه؟ النكاح من نساء ذك القرية عشان في قواعد بعض شرائع الصلاة إلا عليها أقرب لهذه المسألة من مسألة ما يعتمر يجب أن بفوائد منها العبرة بالغالب لا بالنادر ومنها المشقة تجرب التيسير ماشي فالعبرة بالغالب لا بالنادر دراتي الغالب في نساء هذه القرية. إيه؟ الدم مش عليه في احتمال واحدة فانا الشرع ما بي ايه ما بيمشيش على المواد دي لازم اتفضل ده احنا عن الوالد صح واللي قدامنا هنتكلم عن الحرام ما هي ما هي قاعده ما يجتمع الواجب الا بيت هو والد محطوطه في فعل الراجل وايه وطرق المحرم ما واجب وطرق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 والأخرى لا يتم اشتناب الحرام إلا باستنابه ماجي؟ نفس المثألة اللي فاتت قالوا إيه العلماء لو ميت فأجلت أنا متأكد إن أنا عندي حكتين ميتة ومبكاه وأنا معمور بترك الميت فبالتالي يجب يشتنابهم معنا إنت عشق ببعضة فيه ماجي؟ طيب بيش في الخدثين تتحرق واقع من الضغار بطرهم ماشي ماشي بس خلي بالك في مسألة الأبضاع ومسألة اللحوم الاصل فيهم الوراء التحري ده ممكن يبقى في النجاسة عشان النجاسة الاصل فيها عدم الوراء فالعلماء برضو بيراعوا الاصل في إيه؟ يعني احنا بلات نتكلم في كذا ولا نتكلم في كذا تقول معا انا خلاص احضر ولا ايه زخيم زخيم احسن خلاص احسن فالتالي <تصفيق> <تصفيق> إن بس دي عشان هوش. إذا أصابت النجاسة طب طبعا إيه مائة مزكاة مش لكن لو برضو زي زي نساء القرية لو مي لو ميتشط اشتلها بآيه بألف مزكاة أو مائة مزكاة أو كذا يبقى نفس المسألة لكن الحالة دي نية العادي ماشي ثالث حاجة إذا أصابت النجاسة طرفا من ثوبه كالكم مثلا ولم يعرف موضعها فإنه يغسل ما يتيفقاً لرسله أنه غسل النجاسة وحينئذ يكون قد غسل ما وجد رسله بالنص وما يتم فعل ذلك الواجب إلا منه ماشي في الحالة دي في النجاسة بقى العلماء كلموا شوية يتكلموا شوية عن الأصل في النجاسة علم الورع فقالوا لو ما فعلش مشقة زي المسألة تعالتنا يغسل الكم وخلاص هو متأكد للنجاسة جثه الكم فهو يغسل الكم لكن لو في حاجة فيها مشقه فانا ما في تسهلوا فيها لان ايه عشان النجاسه نفسها وردت نصوص في التساوي فيها فالاصل في باب النجاسات عدم التورع لما نظرنا الى النصوص الشرعيه والى افعال الصحابة ده الاصل عندنا في الايه في الاستدلال بنلاقي ايه ان الباب ده مختلف عن ابواب الدم فالاصل في الباب بتاع النكاح أو الاصل في باب الميتات أو المذكات أو كده الطعام الاصل في الورع نبص مشوص الشرع نبص لأفعال الصحابة لاي فيه الاصل بها أما في البيب نتعني جسد ده الاصل فلول حاجة المشاقة فيها يسير بيئه نعمل أما لو مشاقة فيها شديدة قادر مساء فيها باب الجسد ودي مساءلة اللي احنا قلنا ما هو مخضور المكلف المكلف هو ما ليس موضوع المكلف قلنا ليس موضوع المكلف بيه بدخله فيها المشقة الشديدة وانا لا تختلف من باب لباب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 قديدة الشرع جاءت بالتسهيل في مثل هذا مش هنو بيألف نعم، فإن حرم يجب قديمة يعني يجب سينا جرغ الأجواب المخصوصة مش مش كده بقى نحن نحن نحن نضح يعني ماشي؟ طيب، أخير حاجة، إذا امتنع المدين مدينه المدين يعني من الدين وعنده عقار زائد عن حاجة السكنة وجب عليه بيعه لسداد الغرامات فإن امتنع أجباره القاضي يعني واحد مديون، هو امتنع عن سداد ال إيه؟ الدين. راح الايه اللي هو الدائن الدين ده راح ايه اشتكاها في المحكمه عامل فرق فهنا القاضي يجب على يجبره على الايه على ان هو يبيع العقار الزائد ده ويديه الايه للغرامان وجوبا ليه من بعد ما يتم الواجب هنا دي فهو مش واجب عليه يبيع في الاصل يعني يبيع الايه راكد ولكن اصبح واجب عليه عشان مش هيتم الواجب اللي هو سداد الدين الى ديوارث وهدف وبعض مثلا اللي فعله سيدنا من من من باب الحمد لله سبحانه وتعالى، ما يشيك الله، أشهد أن لا إله إلا العمل التي يجب عليها وواجب. طبعاً إيه لنا مقدمة الواجب والعلماء اللي قالوا المصباح يعني ما انكرهش يعني ما انكرهش المصطفى مرسلا النجار كامل بالعكس هم أيهم موثقين وعائلة بنت الأصام بس لما قالوا مصطفى مرسلا حطوه حطوا مثلا تبع مصطفى مرسلا تحت قاعدة ما يكمل وجب إلى من يكمل مصطفى ما فيش خلاف في مسألة المصطفى مرسلا نهر عملية كقواعد أساسية لكن ممكن يبقى خلاف في واحد اهل شوية واحد شد شوية واحد حط مثال او مساله تابعه لصالح الله ما واحد قال انا مش بقعد مصحح المسائل عشان دي قاعده لكنه يجب تضيف واجب كان كلمه زي وهكذا وبعد كده تمام على اللي ماشي مع لا ما مفيش دي مفيش خصوص دي الحاله ان انت في الواجبه دي ما فيش وجود فيها واجبت وجود المساحة موساء قريبة من هذا في مصلحة لانت عايز تحقّطها المصلحة لي بعمل شو موسوك وما يجب ان يوجد مواجه برضو الدي مش مصلحة برضو لا المصلحة لي بعمل شو موسوك لا المصلحة المصلحة اللي انت عايز تحقّطها الشغى حفت عليه حفت عليه والعمل اللي انت هتحقق بيه مصطعب مرسلة الشرع ملكميشي بموضوع وديها سكة فاللي انكر مصطعب مرسلة انكرها من باب مش ده بيمكر معناها لا بيمكر اللي انا سمي حاسة مصطعب مرسلة هي اللي ولكن هو بيعمل بيها بنفس مخوايطها في باب ملاتين راجعينه بيه فرالي ملاتين مصطعب مرسلة مرسلة ففالآخرنا اللي ايه ومش خلاف شبه يعني وليس خلاف المساعدة ولكن خلاف روزي عن التنمية مستحفة مساعدة عن التنمية ما يتم واجب او ما يتم مستحفة الحاجة التانية اللي انا قلنا اللي الخلاف في القاعدة خلاف دي ايه استباحة شوية وفي حاجات مش بأصل القاعدة مثلا هل الحاجة اللي يتم واجب لها فواجب هي نفسها يثاب عليها من شخص ولا يثاب عليها وعلى الإيه وعلى الفض يعني ممكن يسفر عليهم. ليه متردّد هذي؟ يأخذ للمين لو ترك ما يتم أجله ليه هو واجب؟ إن هو واجب. ما يتم أجله ليه هو واجب؟ ولا لأ. كل إحنا فات هو مش أصله إيه؟ مش أصل مش أصل طيب. في مسألة برضو انها علاقة بلدين الواجب ونبيه فواجب ولا زيادة الواجب غير المحددة زيادة الواجب غير المحددة بعضها مجعلها من مالاتين الواجب غير مواجب اي عبره يعني طيب يعني إذا قد أخرج الممكن يعني إذا قد أخرج الممكن وعنك أن توقف ده بس هي اللي قد أمعها واش عارف أن لا القاعدة العبرة والغالب لا من نابيل. يعني إذا في غالب و مش خمسة صباحة خمسة صباحة دي مش غالب و نادر عرف فالعرف في بمعنى إيه؟ بالنسبة عندنا ألف مرأة منها ممرأة دي أختي في في ماشي ما هو بايمة البستر في المسائل في المسائل المسائل الهام الماني على القوانين بتلاقي فيها هتوضح ألف ميون هتوضح بقى ألف تشعمية ونشمية مية هتجي عن برحلة من المرافل هتيجي تقول إيه مثلا عام مثل. ماشي هتجي بقى نفسي تقول لك لا خمسين دي مش داخلها تبقى فواحد يوم خمسين مع دوار بمعين من الثلاثين دي بقى اللي بقيتها خلق الحدد دائقة فماضد؟ ولكن القاعدة نفسها القاعدة نفسها مش جاء بيها. ان الشرع لا يتعامل مع النواجر الأصل, الشرع يتعامل مع الغالب فماضد؟ فبعد أدلة كتيرا من الشرع رح لقيمت الله قاعدة العبرة والغالب لا من الغالب ده اللي هو اللي هو مقابل النادر مش الغالب اللي هو خمسة لا الغالب هو مقابل النادي نادر حاجة نادرة فمع اللي انت هنا اللي هو مقابل النادر اللي هو قصيم النادر مش المقصود الغالب يعني 60 لقين في المية. لا مقصود النادر نادر هنا في طيب في بقى إيه؟ يعني إيه بعضهم دخلها تبع ما لا يتم الواجب إلى فيه جعلها في فوق ما من لا يتم الواجب إلى فيه الواجب لها زيادة الواجب غير المحددة هل تكون واجبة؟ هذه مسألة تذكر بعض قاعده ما لا يتم الواجب إلى فيه لشبهها بها وذلك لأن كل منهما زيادة الواجب غير أن الأولى كالشرط للواجب فلا ترمى بدونها فما لا يتم الواجب إلى فيه الواجب دي حاجة زي شرط الواجب عشان الواجب يحصل لابد من تحصل والثانية منتصلة به من أخير يبقى زيادة الواجب دي من المحددة حاجة منتصلة بالواجب من أخير مش عارف عام الواجب والطام من اللي عملت الواجب إلا بيها زي مثلا زي كان ان ال الوجه مثلا فيقولوا مثلا أنا عشان اخفي الوجه طب انا اخفي بس ان انا لازم اخفي الحته المتواصل فالحته الراس دي وجهه انا مش بجيبها مفهوم يعني الرجوع مثلا الى الطوانين بقدر الطوانين عشان لي يعني هذه الطوانين هي بقدر الطوانين اللي هو الطمأن. فاي ازود كده ايه حاجه بسيطة على قدرها يلهي وذلك لأن كل من هما زيادة في الواجب ويرأن الأولى في الشرط الواجب فلا يتم بذنين والثانية مبتصرة به من آخر وهذه الزيادة إذا كانت متمييدة لا يختلفون في أنها ليست واجب مثل أن يدفع في زكاة الفترة كيسا من الأرز في عشرون صاعا وزكاته هو عسرته خمسة من عشرون صاع فهذه الزيادة منذوبة يعني الآن نعرف نميزها لا لإشكال في الهي مش واجبة نعم. أنا عندي خمستاعش من دون قوي. مش مشكلة المهم. بس هي خمسة وعشرين مش خطا جدًا. تقول طيب المهم يعني, يعني. فااا فدي طبعاً واضحة. اللي دلوقتي يدفع حذكات الفترة كيسة من القرص فيه 20 فهذا الزيادة كانت مصدره 15 يشتري من البقالة أمي أسغل 20 فجمع 20 وقتها عمزة 30 هل يجب عليه 20؟ ما أجبش عشان هم منفصلة هل يجب عليه كم؟ 15 عشان أقدر أفهم فهذه الزيادة ممتوبة بالتفاق وأما إن كانت غير متميزة مثل الزيادة في الركوع والسجود على القدر الذي تحصل به الطمأنين فهذا اختلف فيه على قولين. ولا ترتع على الخلاف فيها كبير فإذا إلا يظهر الخلاف فإذا إلا مقدار الثواب يساب عليهم فهذا فرض أن ثوابنا كله ومقدار الثواب يرجع إلى أمور أخرى من إخلاص الطاعن علن وأمر مغيب عنا فلا نصير بغير الأدلة. ماشي المثلا دي مسألة يعني يعني إيه هي إخلفها إيه, إيه, إيه يعني مش لفظ شوية يعني. بعض الأمثلة مش اسمها زيارة أصلاً وليه محدد. هو الأصل في الترمينا. مقداره عرفي العلماء قدروا تسبيح فهو محدد برضه ماشي ولكن الفرق بين المحدد اللي فيه حاجة محددة بالشرح وفي حاجة شرع ترقى للعرف او ترقى للقواعد وكمان فالحاجات دي اما محدده بالشرع يا اما مثلا غاص في الوجه مثلا محدد بالشرع كنا بقى مش مطامن فتزودت ماشي زود براحتر بس ايه في الاخر انت يعني ايه مهمه في خلال ايه لحد ده وخلاص يعني. وبعضهم ايه قالوا بقى ده لازم عشان اعرف الطامن ان انا عمدت بوجه او ان انا, أنا زود حباشر مش مشكلة المهم في الاخر ايه مفهوم ان ايه انت لازم يعني تسكر في الوجوء بحث وجهك كله الكمل وبرضه لازم تتطامن ان انت تطمع من انت فما لا عملت الحاده الالمه بتاعتها من هنا ولا لا قال له خلاص انت عملت مش عامل حاجة تمام يعني مميزه يعني مميزه ازاي زي يعني منفصله يعني أما غير مميزه يعني مش عارفين نظبطها يعني طب الحاله دي لك لازم تذول شويه ثم قل ايه مميزه التميز بتاعها واضح، فالمسال مش يعني مش كده طيب احنا خلصنا الى باب الواجب فضل ومسال شو بحضة اخف اه المسال اللي هو اصيان ده انه هو يقوم او يعني ايه انسكك تزيز من هاته اه ده زيه ده بتاعت ماشي يعني مثال الصيام ده افرد ديه ازيادة دي الويزة مش انها تفرز إلا لو كان هو بقى اللي بدل ده ذاكر بيه قبل هي دي بتبقى دي هي بتبقى متصله دي مع مين طب ما هي ايه ده ماني عم ما ده عقلي به بها شروط الوجوب واسباب الوجوب وثان يعني زي العقل والإسلام انا فيمان دونك للدورات النوم النوم انت يعني النوم يعني مش داخل الموضوع قوي ليه عشان انت واجب عليك ان انت تصحي نفسك فانت عامل تاخد بالاسباب ان تصحي نفسك ده واجب ولكن المسألة لو ايه لو واحد من هو اخذ بالطفص صحي نفسه واستفاد ليه يعني بص يعني هم قصدهم بشروط الوجوب الاسلاميه المشهوره في كتب الفقه ان ربنا حط حاله ان أنا عندي روح شاذي على طول هتبقى زي الحج بقى في حاجه في اختيار بقى صonan فهو لو عرفنا حاجه الشرع اتى بان لازم تعملها وعايز يقول ان لو النوم هنا مانع انا واجب عليا انا تزيين التزيين هنا ممنوع على جرام السلطوي لا ما احنا قلنا ايه ان الحاجات دي مربوطه برضه بالادله الشرعيه فده ده اللي قلت لكم اصل الشروط الوجوب واسباب الوجوب كانوا مانع اللي هي مش واجبه ولكن مربوطه بالادله الشرعيه فمساله النوم بالأدلة الشرعية دلت على اللي انت يجب عليك ان تاخد بالاسباب عشان تزحى فلو حطتها طبعي الموضوع ده هتقالي بقى تستخنى منها لما هم الموضوع ده اشتباحها يقال اشتباحها عشان هما ما حطوا مانع النوم ما حطوش مانع اللي انت تأخذ نفسك ما حطوا مانع النوم je to jeden když je třeba, aby v nás vstoupili, protože jsou v nás, co jsme, co jsme, co jsme, co jsme, co jsme, co jsme, moc co آآ من اول احكام التكلفية عشان مخدمها ممكن تبقى من نسباتكم اتعادلها من اول احكام التكلفية غالب تنتهائل واشي واللي مش هينتح ليه دورة يعني مكثبش <تصفيق> اه مش رب طيب نخش بقى في المندوق مم. ايه ما عايزش استمع بشلطة بزداد عايز خلاص ايه عايز خلاصها مش عايز تطول فيها ما عايزش سانتوني ايه حد عايز حد الالدائية لو في وصولنا هل حد الالدائية؟ طيب هنأخذك الله ممكن ما يخلص مع رمضة حد أحديث عن ناحو الزد يرفع إيه يعني أصلي لو يخذ وصول هيدا على يعني مش كده يعني فيه خائلة يعني بكل مشكلة. طيب عارف الناس جاي ناحو برضه بس من إيه؟ الوصول بسيط هذين خداصها في موعد معين والناحو يعني بأخذ شوان هنأخذها شاء الله. لا ما تبتخص نجري فيه شوانا. ماشي طيب المندوب تعريفه وطرق معرفته المندوب في اللغة اسم وطرق من النات بغير الدعاة معنى المندوب المدعو إليه وفي الاصطلاح هو مطلب الشرع وفعله طلبا كبيرا جاسا بألحانة اللي انا عطناها وراها الشرع وعرفوا قول الفعل مندوبا بطرق كثيرة منها الأمر المقترن بما يدل على جواز الطلب. كالأمر في القوله تعالى فكاتبوه من علمتم فيه الخير طيب الأمر هنا يعني إيه كلمة الأمر في القصص بتطلق على ما إما الأمر وإما فعل الأمر أو صيغة الأمر فالمقصود هنا بالأمر صيغة الأمر فعش عشان الأمر في الل في القرآن الأصل فيها الوجود أمر في القرآن يعني كلمة إن الله يأمركم أو إِنَّ الْحَسَنَ مِنْ رَبِّكُمْ يَأْمُرُ وَأَمَرَكُمْ بِالْأَصْلِ الْأَمْرِ مِنْ فلخظ الامر الأصل فيها اللي هي الوجود إلا ما دل الدليل عليه يعني في قرينة مرضة الضالف عن فعال فيه بس ده غير قوي أما صغط الامر اللي هي فعل الامر يعني ففعل الامر كثير منه في الشريعة يأتي واجب وكثير منه في الشريعة يأتي ايه مستحن مجي فيه فرق بين لفظ الامر في فرق بين صغط الامر فأفضل الأمر زي إيه؟ إن الله يأمركم أن تؤدى المعنىات لكن فكلمة يأمركم دي فيها قوة في الوجود أقوى من صفحة الأمر اللي هي إفعال غطاء أفهم معنا؟ الحديث بيه لو لا نسوق عالماته إذا أمرتهم بالسواك إذا أمرتهم إذا أمرتهم إذا أجبت عليه بالسواك أفهم معنا؟ فإنت إياه فرض عليكم زي فرض عليكم يا يأمركم زي فرض عليكم. أو عليكم لا، أوجب عليكم هو في أوجب عليكم في الشبيعة لا أي أوجب, <تصفيق> أوجب عليكم ما أظنش ما ممكن نوصل جمعة وإشق بإن أن أمر يعني بس آه يعني الفرض عليكم برضه يضل على القول ماشي طيب أما صغة الأمر صغة الأمر فيه كثير من صغة الأمر جاءت للإستحمال فهنا يعني الأعلم سيطة الأمر سيطة الأمر المقترن بما يدل على جواز الترك يبقى جاءت دليل بقرينة سواء في النص أو خارج النص على جواز الترك كالأمر في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فأمر بمكتبة العبيد للنب لأن النبي صلى الله عليه على الصحابة في مكاتبة عبيدهم بل أقرهم على إنساك الأرقاء مع علمه بما فيهم من الخير يبقى إيه؟ الامر هنا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم ما شددش على الصحابة لمكتبة العبيد وكان في صحابة كتير بي بيجعل العبيد يبقوا معهم إطلاق بغد من ففعل الصحابة دلنا على ان الامر هنا لليه لمن بلالة إيه فالإيه شيء وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في من ده تفرض مش فاكر حالي كنت الامر ينفسه بقى هو, هو إيه حالي بشفت الامر نفسه الامر هو كلمة يأمركم ماشي؟ طيب ودي مسألة اللي إيه إن البعض بعض العلماء يقولون الأمر يفضل وجوب ما لم البعض العلماء العلماء يعني يقولون ما الأمر يفقد وجوب ما لم تصرفه قرية لإخوهم يفهموا هذا خطأ إخوهم يفهموها اللي هي إن أبقي أو بصرف تدفع يعني يبقى دوامي إلا لو في قرية أصلنا مش لازم طبعاً قرية لا هو أصلي لو إيش بيعارف أصلي بيقولون لما ييجي أم في كثير من نصوص الشرع الأوامر جات فيها تضير على وجود في كثير من النصوص الشرع الأوامر جات فيها تضير على استخدام ولكن إذا جاء بقى الأمر خالي عن القرينة يبقى يكدل إيه؟ الوجود على الراجع من الخارج المهير عن هذا يبقى معنا كده نعم يكدل أمر عامل إيه؟ أبص في نصوص الشريعة كل لحظة وأشوف هل يوجد قرينة قرينة ليئمة من النصوص أو من الطوائع الشريعة تحمل الأمر على الوجود يبقى ده يفيد قوة الوجود يبقى الأمر إذا في قارين على الوجوب أقوى من الأمر الخالي عن القرينه حتى بعض الناس اللي تمثل قارين على آخر الصلاة الصلاة أصلاً بأمر إيه في في قوة في الوجوب في قرائن على الوجوب منها تحريم من طل الصلاة ومنها اللي اللي يدخل في النار ومنها كرائم ومنها وقاط ومنها اللي تلوه أذان زين ومنها ومنها ومنها, ومنها. فأخر الصلاة دي مش مثال أو الصلاة مش مثال في الأمر الخالي من القرينه ده مثال الامر اللي فيه قراءات كثيرة كثيرة تدل على جمل. فنحن بالصين هنلاقيه اللي في هنلاقي فيه اوامر فيه كثيرة تدل على جمل. فدي خلاص. وفي تدل على تدل على استحبادها. فدي خلاص إذا بقى كنا نقلن أمر وما لقيت شقراءة تدل على الجمهة. ولا قراءة تدل على استحباب ولا تدل على الثانية في الحالة إحنا على, إيه؟ على طيب. ثاني جئ الترغيب فيه بذكر كوابه من غير أمر فقال الله قال لا إله الله ولا شريك له. لا له الملك والحمد و على كده شيء قدير عشرة مرات كان كما منحا عطق أربعة أنفس من ولد إسماعي الثالث حاجة بأنه محبة الله للفعل فقال الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خففتان عمسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحانه الله و الحمد سبحان الله و طبعا شيء مزفو فاعي قولي تعالى العباب الرحمن اللي بينا مش هنا الارضي هنونا إذا خطابهم يتجاهلون طبعا سنة يبقى الترغيب او البعيل المحبة اللي بس من غير ما ييجي حاجة تانية تدل على الوجوب تبدو تدل على الوجوب استحذيرا لو جاءت أشياء أخرى تدل على الوجوب في نعم ماذا في في ايه <تصفيق> ايوه الأشياء مع شيء معلش كده قلت كده ما قلت ما قلت انا قلت لما قلت دلوقتي قلت لو ما جاش دليل على وجوبها فيبقى اصلها ايه اللي يعني اما يجي حاجه رغب في اعمل ايه هروح ابص هل في قناه تنزل على وجوبها هل في قناه تنزل على استحبابها ولا اي شيء قناه على استحبابها ولا على اللي هو ده اللي على الوجود اه عشان اه الترغيب قال يدل على مش على الوجود ومحبة الله الفعل بس غير على وجوده ده من, من حاجات منها استقراء النصوص لا النصوص اللي هي فيها الترغيب طبيعة الشرع يعني طبيعه الشرع الحاجات اللي وبرضو برضو انت لما انخرط يعني الأصل فيها اللي أنت بتأيه ولو تريد ان أنت تجيبه عليها بتعمل إيه بتصدق لهذا فهمونا برضو ماش فعيل نفس الكلام فهم أصلي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فعل من غيره يأمر به مثل الاعتكاف برضو المسألة دي فيها اختلاف كبير زي في يعني بعض الإخوة بتعامل أمر خذ الوجود يعني مش خلاص ما وبرضه ما كانتش فعلا الرسول انا يعني في الاستحباب دي برضو فيها خلاف كبير والاصل ليها برضه ان الراوي دلوقتي الاستحباب بس بعد ما نشوف هل في قرائن تدل على وجوب ما لناش قرائن تدل على وجوب يعني مثلا مثال الخمس صلوات ما ده فعل ولكن دي قرائن تدل على وجوب خمس صلوات واضحه كتير فخلاص ده ايه ده في الاستحباب يبقى كده انت طب على كده على كده طب هل انا لسه انا في حياته لا ما تبقاش مره في حياته يبقى الى سنه مره في حياته يبقى الاستحباب اكيد فما سنهاش مره في حياته هنا الخلاف بيبقى قوي ولو مش هيقرأها خالص الارضح الاستحباب فكمان بس بيبقى قوي فحاله ما سنهاش خالص فعمان بس ده لا احنا الاستحباب لو ايه لو أنا مش هيقرا اي قرانه يبقى أنا مش من مجرد الفعل أو مجرد القول أروح أي دواجع أو مستحب، لا لازم أبص نصوص الشرع في قواعد الشرع. وعلماء الأصول بقى اتذووا الكلام في القرآن، وفي مباحث كثيرة في القرآن بذات المستحب، يعني اللي هي اللي هي تاقي بالأمر اللي هو سبب الأمر يعني إلى يعني القوينا اللي تقول في مستحبة. ففي في كلام كبير بقى في مسألة وكتب بقى متأليفهم مواضيعية فمنها مثلا قالوا لأول لا الأفكار الأصل فيها الاستحلال يعني رضمن زميل كل كذب ماشي فبعد البحث بيجي قارئ عنق يعني مسألة الأفكار بقراءة مسألة الأدب بقراءة عن الاستحلال إلا بدليل إلا بدليل يرجع له مسألة كذا قراءة عن الاستحلال بقى هذيلا كتير في الموضوع ده ونقش فيها ويتناقل في بعض الحياة به قراءة اللي نزل عن الاستحلال دي قصة أصلا كتب متأليفهم مواضيع المشيك برضو الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها خلاف جامد اللي هي مزالة الفاعل صلى الله عليه وسلم مع مئين ما ترغوش هذا وضعنا مثلا ما ترغ هادش فمتدوا على القراءة اللي ممكن توقفيها الوجود والقراءة اللي موجودة جاء الاستحباب وفي حالة دي لو خلتنا من القراءة يبقى اي هي الهد ف... فتكلموا فيها كثير اه... ومن أكبر القراءة في مسائل دي كلها الصحاب أخطر حاجة تزلطك الدنيا كلها بس بالقران فعل الصحابه فهم الصحابه النبوي وعالم سنه يا جماعه على ايه قران السنه بتعمل ايه تصرف الصالح ده مش العقيده بس ده العقيده والشخص والاصول وكل حاجه هو اخطر حاجه بقى بتظبط مع بنات المؤثره دي اللي الصحابه تعاملوا معاها بتشديد ولا تعاملوا معاها بتيسير الصحابه تعاملوا معاها بتيسير يبقى دليل على الاستحباب لو عاملوا ثم والقواعد يعني الصحارفة والقواعد الشريعة فهل مندوب مأمور به حقيقة؟ اختلف العلماء في تسمية المندوب مأمورا به حقيقة فذهب الأكثر إلى أنه مأمور به حقيقة فاستدلوا بأن فعله ليس قسم طاع والطاع يمتثال الأمر وبأن انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر مند شائع ذائع عند, عند حملة الشر فذهب الآخرون إلى أنه ليس مأمورا به حقيقة بل المستدل واستدلوا بحديث لولا شق على أمتي الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فجل الاستدلال من الحديث أنه يدلوا على أن الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك خشقة مشقة مع أنه ندبهم إليه بطول وفعله فعلم من هذا أن الندب ليس أمرا حقيقة وأن المندوب ليس مأمورا به حقيقة وهذا استدلال قوي قد أجاب عام الأولون بأن المرادة لأمرتهم أمر إيجاب وفي الجواب بنظر لأنه تأويل لحاجة له. ومما يشكل على القول الأول أنه يلذب منه أن الأمر مشترك بين, بين الإيجاب والناد وهذا خلافه عليه الجمهور في مقترر أملي كما سيكون طيب هاي مسألة دي مسألة؟ يعني ايه؟ في نفلص شوية مشابه عن العمل أوي بس تأمر العلماء اللهم كلها صحية هو, هو الملكة الفقية يقول ايه الاختلاف على مقال المندوب مقمور بيه ولا مش مامور به فالأكثر ما هو جميع ما قال ان به هو في الآخر هو الخلاف في ايه في ان هو مأمور به حقيقة انا لما جيت ده شيء اللي قالوا مامورا مامور به حقيقة عندهم كلمة الامر كلمة اوسع من الفهم بتاعك عندهم كلمة الامر ان الامر ده انقسم الى امر ايجاب وامر ند فاظنهم بالامر صيغه الامر يعني انا لما اقول لك افعل كذا فافعل كذا ده امر اللي هو ان احنا بنسميه دلوقتي طلب كلمه شفت منظمه العماده قال لنا طلب في طلب ايجاب وطالب ندب او طلب لازم وطلب غير لازم فصيغه الامر صيغه الامر دي منها ما هو إيجاب ومنها ما هو إيجاب. منها ما هو لازم ومنها ما هو نادر، ماشي؟ وقالوا حقت الأمر استعال من بالقول على ماشي الاستعال، وده ممكن يحصل في المندوب يدخل في المندوب، والنهارلة ما عنده كده. ولأن أكلق الأمر على المندوب في ككتابة السنة أصير أعمل فيها. الأمر هذا معنى معنى صدق الأمر، فهموا معناه؟ فاا الجمهور القوي بمعنى صدق الأمر. فصل الأمر يدخل فيها الواجب ويصل فيها إليه. فلو قلت ما بمعنى يعني إيه ربنا بيأمرنا ليه فصل أمر يعني في أمر. القول الثاني قول قوي من ناحية إيه من ناحية اللفظ لفظ يأمركم. فالأخ الأصل لفظ ما أمركم هو ما تقولش فيه إيه ما تقولش فيه ما إن نقول. والحديث اللي وقال الأول أنا شوفتني أمرتاه بالصلاة والقول ولا أمرتاه في لفظ يأمره فإذا فيه صحيح. ممكن يحمل على الامر معنى لفظي ماشي يبقى مثال النقد ولكن الله برضه قال له حتى قال له عملتها ممكن امره ايجابي يعني عملوا ايه عملوا إيه؟ عملوا زي ايه تاويل او يعني, يعني. ماشي فانا الراجح والله يعني بس دي الشيخ ما انهاش يعني بس يعني انا منتدل من الشيخ من يعني يعني انا في نظري انا يعني هو شو اسمه ربع حريمو يعني أو هو قرأه وما إشي يعني ما ما يعني كان الظاهر بتاع راضي الناظر اللي هو قول الجمهور فهمت؟ الظاهر لنا ممكن إنه ما بين سبب الأمر وما بين نص الأمر فهمت؟ فسبب الأمر آه ما خاله الجمهور واضح إنه ممكن يبقى قولي ترى إذا يبقى قولي أت نقص الأمر؟ نقص الأمر آه نص المندوب مجازي نقص الأمر ما يأمرني يأمركم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 ما كان أخذوها هدى وتركوها ضلالة ويمثلونها بصلاة العيد والأداني والإقامة والصلاة في جماعة وتركوها للتوجب اللوم والعتاد وهذا النوع يسميه جمهور سنة مؤكدة ويمثلونه بصلاة الوتر أو الوتر ولهذا قال أحمد تاريك الوتري رجل رسوله مع أنه لا رأى وجوب الوتر سنة المطلقة ولما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمر إيجاب مثل, مثل السنة من الرواتب وصيام الاثنين والخميس وشميث نافلة وهي ما شرع من العبادات الزائلة على الفرود ليه بقى المتألة ما تقول لكم فيها اللي هي السنن مرادة السنن ايه؟ مرادة فكأما أن الفرائض مرادة بسنن مرادة لديه بقى كلام العمالية في القصوب كذا اللي هم رتبوا السنن يعني بعد كده الحنابلة السنة مع عظم أجره ونافلة مقلة أجره وفضية ورغيمة مدرسة أجره فتأسيمة السنن الرؤاتي دي تأسيمة مهمة من باب الفهم مشي، فعند في مرتبة كده عند مرتبة اللي هي أقل من الواجب وأعلى السنة اللي فيها خبر علماء بعد السنة وواجب هتلاقي ايه بعض العلماء زي مثلا حفيف سنة هودة، فعندهم مكان كان أخبار هودة وترقية طلادة، ترى زعمة عن ترقية سنة، فهي هو لاحظ اللي الشرع شدد فيه. فيها، ورضو ما ما شددش فيها تشديد الواجب اللي هو لا يجوز تركه إلا بالضرورة. فحطها كده إيه سمها إيه سنة فدا عاد الأعلى سنة يعني الحالة اللي أنفعش تفهم يعني ده اللي بيطلع من الإمام أحمد ليه يقول إيه تألف الرسول مع إنه عنده هم سنة عشان هو لأ ليش طلع شدد ومن أحاديث لا منا من لم يوته يعني مش رتب لا منا لكن في منا دي مع إنه أدلة عشان في أدلة أخرى في دول اللي هم يزيف فروض وده ما يفهمش عليها بس كيف خي سمينا دي يقول رجل سوء إنه يساني يقول إيه سمينا هو يروح يطقو بدر يفهمون يعني فتلاقي برضو إيه ما يقولوا إيه العيد الأذان الإقامة صلاة جماعة لقوا اللي الشرع شدد في الحجاب يقول هذا تجد اللي برضه ماء وجلد فمسألة هم عندهم أدلة تدل على استحبابها بس المسألة عالية قوي فقالوا سنة يعني لا ينبل أحدنا تروقه. طالما عندي الأدلة فين لا ياسف ولكن ما ينفعش حد يتركه واذا تركها يبقى هو كده استهجن اللهم لا يعذب فاللي فاهم الايه الاصول بطريقة دي بطريقه المرااطب اللي دي هيفهم ان الكلام عامله مش تخريف عامله مش حاجه كده بيخرفوا ازاي بقى سنه وازاي كده لا ازاي صلاه الجماعه عند بعضها دي سنه بيقول ايه لا يوافق على تركها الا ما شاء عشان الحديث اللي مسوي فممكن هو الفكرة الله بيضغط أو بي يعني إيه تخدمتها مع إن الله بيخلص الحاجة هو عشان عنده صنم راتف فهو عنده المسألة فوق يعني خلاص ما لنا ولا ماله فمش قادر يقسم الناس ولكن عايز يخلي الناس يهتموا إياها فحطاف ده حاجة معين معي فنان طيب شو خلونش استأجر منهم أتبدأ يعني ما يهتمش بس يعني ممكن يدعم على خالد يعني هم عمدون كده جوا يعني يونيه زي بالضبط أحمد رجل صوب منام رجل يعني ولازم ما تعملش كده غلط عشان دي مطلوب بس مش هنقدر من ألفين وتسعمية وعشرين ما يجي لي والحاجات دي اللي أوجدها زي ما هو اللي أوجدها في الأعضاء زي فاضل الجماعة شفنا طالعين يوجدها لكن مسهلت الأعضاء فهمون؟ عشان برضو فيها أدلة في, في الأعضاء ما هو إيه مسألة إيه ولذلك حصل الخلاف خلاف للناس بداية اللي في فيه أعضاء كتير فيها قالوا لو أجي بالأصل ما بعشر حد يسيء ولا الضرورة فزي واجب زر صلاة الجماعة هذه، فحالة الانفصال هذه تبو ضرورة دار واحدة من الأجيال ليست مش كل الأجيال، فهموا معنا؟ طيب سنة مطلقة النجاح، فهذه بعض الحنابلة إلى تقسيم مندوب إلى ثلاثة أقسام سنة هي معظما أجو من مع غيرها ما قل أجو فضيلة وغيرها وهو ما توسط أجو، وهذا تقسيم مبني على عض من أجد، ولدي أمر قريب عنا وأجد يختلف بالتلافيف الأخلاقي وحسن الخلق في ماشي فاضل ولكن طالع حمبلة ما ده يعني يريدون إن هما يحس الناس على فعل إيه يعني إيه يعني يعني ما تدهش يعني من ناحية التأسيم لي ما ما حصل حاولت تدهش لي شوية اللي هو ما أقوله يعني ما أضرب عليه مشان مش مشكلة هو, هو يتكلم من ناحية يعني دفصل الوصول عن التربية مثل انا بصراحة حدد العلمات وصول صعاد دي دخلوا التربية في أصولها تمام؟ ليه عشرة الاخر الوصول دي للعمل نحنا بندرس حتى احنا دراسة تاعتنا دراسة الوصول للعمل العمل دلوقتي يعني انت تعمل بأصول دي فرمان؟ قلت قلب اطول فوقت دي اه ما أشوفه أشوفه يعني في فمن الفضل المشهورة عند الفقهاء السنة المؤكدة ويا مفعلا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو بعض العلماء قالوا سنة زيما سنة مؤكدة. خلوا السنة زيما دي حاجة من بين الواجب ومن بين السنة المؤكدة. اللي يعني بعضهم زي من هذي المسلم مثلا لقيت في صادق جماعة عن سنة زيما. ده مش تخريف هو حط لا صادق جماعة حاجة في النص كذا مشتري يعني. سالفة مش ده زي الواجبات اللي زي, زي, زي الفرائض الخمس ولا برضو قادر خلال دي السنة والناس تسيفها كذا يعني عادي رسبتها عادي في المشكلة. تلاقي الشارع في الاول في محتاجه وفي تجديد من هنا وفي من هنا جدا ده مش تخريف مفهوم يعني طيب ما فاضل مشروع عندنا الفقهاء السنه المؤكده ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه في الحضر والسفر مثل الوتر وسنه الفجر السنه المؤكده تنقسم إلى حاجتين سنة ورد عليه الصلاه في السفر والحضر صلى الله عليه في الحضر دي مؤكده ولكن الاعظم هي اللي هو في السفر والحضر زي الوتر الفجر والمؤكد برضو التاني بعد لا تحاضر غير باي برضو مؤكد. فآخر سنة مؤكد إن الإنسان موضر عليه. والمستحب هو ما رغب فيه النبي صلى الله عليه أو لم يفعله أو واضب عليها أو لم يوضب عليها. فعلنا تأثيمات في سنة مؤكدة إن الإنسان موضر عليها. غير مؤكده عليها المستحب إن رغب فيها فعله أو لم يفعله. وبعض العلماء جعل المستحب جعل السنة هي إن النبي صلى الله عليه يعني في نص عليها بالقول أو بالفعل. والمستحب هو اللي العلماء جابوا استحباب من القواعد طب العلماء جابوا استحباب من القواعد ده ممكن يتغير استحباب ازاي كمثال مثلا فيمتو خدت مثلاً في الراد ده ده القواعد تلاقي ايه في الراد بيقولك يستحب مثلا قاعده معينه يستخاتوا كده لو انتوا مش متذكرين يستحابه مش عارف ايه فإيه لك مفيش نص على الموضوع ده. هو إيه؟ هو لغه الشريعه اللي على ان انت تجذب النزلفه اللي ايه اللي تخرجت خارج بمصر في جوز ده هو مش استحب يا بس أنا حاجه طالبه العلم اللي بيدرسه يبقى اللي البدايه واستحب من القواعد مش استحب من الايه النصوص ده من قواعد امر وايضا مستحب النصوص بحيث ان احنا لو كلام غلط يوم من الأيام هو اللي هي يستحب هنا بمعنى ايه بمعنى القاعدة مش بمعنى النص يعني يعني القاعده نفسها مفيش هو أي أعلى وجه الخارج مستحب واحد بقى عد كده واحد عد كده واحد بقى عشان فش نص فمهم جدا انت تبص من نصوص الفقهاء تشوف هو يستهنبه ده مبني على نص ولا مبني على قاعدة لما على قاعدة انت مش مستمسك بالحالة اللي هو بيقولها انت اهم عادة تضوح على قاعدة فالقاعدة دي لها مش رائع برضو اللي هو ايه تكثير الخارج نحن في المثال بتاعها وبرضو مهم انت تلاحظ اصطلاحا العامل ففي بعض الاماء بيصطلحوا على كلمة يستحب في كل كلامهم اللي هي القاعدة ويسن في كل كلامهم اللي هي نيه من النص فده سهله كده انت بتعرف الاصطلاح كده خلاص انت فاهم ان ده يعني النص ويستحب يعني القاعدة وفي علماء مش ماشيين على الايه على الاصطلاح ده فده محتاج تراجع وراه تشوف هو ده ليه قاعده ولا ده ليه النص لو انت أنت تستدل أما لو انت مخالف خلاص مخالف غض ما تتعلم الاستدلال وتستدل بعد. في حصر السنة اللي كده في مواصف علينا بس ما كنا نفكر وما دي كلها استراحات خلاص يعني بس الاستراحات دي احنا بتدنا في إيه بتدنا نحنا اللي احنا العلماء ما استخرحنا حاجة ما است يعني بنعرف استراحات دي. الحاجة الثانية اللي ايه مراتب يعني عند وضح لهوا إذا العلماء تأسيس المراتب دي لها معنى ووصول وبينبني عليها. أحكام بالذات عند التعرضات عند التعرضات تقدم أنه إلى مرتبة أعلى طب يعني أولاً هو جلّة الصنة المتالة من قصر وقصر وقصر وقصر أهلاً عشان جداً أو ما... أنا عشان جداً وأنك كذلك خيال إذا من المندوق بالشروع فيه اختلت العلماء في ذلك ومحلوا الخلاف فيما عدا الحج والعلماء والصلاح فأما الحج والعلماء فقد اتفقوا على وجوب إثنانها بخول تعالى وأدم الحجرة والعمرة لله وأما صدقت بالمال وأما صدقت بالمال كالنفقة على الفقير فلا خلاف في جواز قطعيه ماشي؟ طيب يبقى لما اختلفوا هل يلزم المندوب مش ما يعني لو دخلت في المندوب هل لازم تحملوا الغات الأخير ولا ينفع طعف المصر فما فيش خلاف في الحجرة والعمرة اللي هم لو أنا دخلت فيهم حتى لو كانوا من دبي يعني في الحجرة الأولى مش حجة للإسلام يعني أو العمرة يعني مش ماذا ما عمر الواجرة؟ مفيش خلافة إذا أخذت فيها لازم أتنبها مفيش خلاف دي عشان كده خلص تضلع على كده ومفيش خلاف برضو في الصدقة بالمقالة تنفق على الفقير مثلا أنا راح تنطلع على ورايح أنا شرعته وراح تنطلع على صدقة ورايح لتولين. وجيت في النص كده غيرت روحت الواحد تاني أو ما تتلوش لا يوجد خلافة إذا ما مفيش مشكلة يعني أجوز إذا أنا إيه؟ اقطع طيب أما البائي بقى خلافك البائي بقى الأمدين بقى خلافيا ده أبو حنيفة وأكثر وأصحابي وكذلك الملكية يعني إلا أن المذوب يجب واشتروع فيه واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك واجه الدلالة أن الآية فيها نهي عن إطفال بعمل طبعا الخلاف بين الأماف إيه في الأصل يعني الأصل اللي هو يجب واشتروع فيه إلا بدليل إلا بقيمة وأن الأصل اللي هو لا يجب واشتروع يعني لا يجب الشبع فيه إلا المخيمات فعند الأب حنيفة وأكثر أصحابه والملكية قالوا تعالى اتدار قدلنا منها قالوا تعالى واتبطلوا أعملكم ووجه الدلالة أن الآية فيها نهمة عن إبطار العمل وأنها في أبطال التحريم وإذا حرم إبطار المنزودي واجب إثمانه فقالوا كمت لا تبطلوا أعملكم الآية دي آية عامة تشمل كل ما يبطل الإهل العمل فمن اللي يفضل العمل اللي انت تدخل في الصلاة مثلا تدخل في الفلة وبعدين وتضح فأنت كده أطلت عملك وفي نهاية أنا أطل العمل بهما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وكان صائماً صوماً فطلع كل وصوم يوماً مكانه وأخرج الضار وذنبه من حديث جابر ووجه التلاوة ان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء والاصحاب في الأمر الوجوب ولا يأمر بقضائه إلا إذا كان وجبه إذا كان صائماً فما يتطوع كل وصمة يوماً ما كين فالأصل في الأمر الوجود إذا يجب يجب إيه يصوم يعني طبعاً ما يمشي إلا إيه طبعاً دي من أدلة اللي على في الأصل على ما يفتر ثالث فاجعل أن مندوياً قلباً واجباً إذا نظره فنادو بصير مندو واجباً بالقول أي بالقول هم ايه؟ دي نوعا الرحم هم هما التلائم حاليله اللي هو كل وصوم يوما مكانه و50 يوم منها وايه وكان جاي واحد يفكرها وحاجه كده فقال له كل وصوم يوما مكانها مش يفطره يفكرها بالهم يعني قال كل وصوم يوما مكانها مكانها انما طلع طلع اللي هو أوجب عليه اللي هو يسوم يوم مكانه ما لا يستري بيوم رد ضوم بس انا ارضى الجمهور بايه طبعا جمهور اللي كان فيه عذر يجعله يأكل فهو مضبط فكون هم الرذر مش قالوا ألو يوجد عذر زي الصيام الصيام ويوجد الرذر لا هو ثافر فبقى هذا عذر اللي هو ايه؟ يفتر ولكن لازم يقضي يوماً مكاناً هم قالوا بي قالو هنا رخصه بله فهو قال قالوا هنا بصيامنا فهو الرسوسان رخص فيه لو يأكل ولكن يجب عليه أن ي أن أي يأخذ عليهم أو عليهم ضعيف أنا أنا أخبره إذا ما حاول يخبره يعني لا لا ماشي فقالوا اللي اللي بيصنعه الخاص اللي هو يأكل لوجود عذر كمرض أو كذا أو كذا أو كذا ولكن يكون يقول صوم يوما مكانا فلاه فلا, فلا يدل على اللي هو لازم يصوم يوما كانه و في الناس الناس مش لازم يصومونهم مكانهم ولكن الناس من عشرة خممس طريقة درجة هنبط عليهم صوم ثالث حاجة هو أول الجمهور رضع عليهم بالليل هو يعني أخذ أجر هذا اليوم صوم يوم مكانه معنى حديث كذا أنا المندوبة قريب واجبا إذا أنا ضرهم فالندوبة صيارة المندوبة واجبا بقوي. أي بقول ذي الله علي والشروع في المندوب فعل صير المندوب لله فوالبت سناته عن الإفسان في خلاصة هذا الدليل قياس الشروع في الفعل على المنفل وفي حقيقة لم دا يشتنيه عندهم هم بيردوا على الجمهور ويقولون المندوب يصير واجبا فهم قالوا إيه المسكينة مهنفر صير المندوب واجبا فكذلك المندوب يصير واجبا للشروع فهو في الحقيقة لا بش دليل هو بيرد على استدلال الجمهور كما الجمهور قال لهم اللي ازاي يبقى مندوب وبعدين ينقلب ويجب لأصل في مندوب اللي هو اللي مندوب هم قالوا له مفيش مشكلة اللي هو ينقلب واجب بدليل ان النظر يصير المندوب واجبا، فكذلك المندوب قد يصير واجباً بالشرافة رابح حاجة القيادة على الحجز والإيه؟ فذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه استدلوا بأدلة جملة قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أميره نفسه إن شاء صام إنشاء شاء أفضل. طبعاً ده الدليل إيه؟ صريح وواضح فاجه الدلالة من الحديث الظاهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع مخيراً بين الصيام والفتر وإذا كان الصيام المندوب لا يجب الشروع فيه فكذلك ثائر المندوبات إلا ما قام عليه دليل بخصوصه كالحجر ماشي؟ يبقى ده الحديث بقى صامه طبعا عنه نفسه إن شاء صامه إن شاء أكثر لا حديث واضح في فيه إذا الصيام يجوزل إنت في الطعام الصيام ليه المندوب؟ ماشي؟ ماشي؟ طبعا معاش الحديثين؟ يجب على هو يجب عليه ان ما ما هو يجب عليه ان هو يصوم يعني هو يصوم وراح يدفع الفائده بتاعته طبعا كده مش لازم بقى كده ما يجيبش بالشروعي طب بيقول لي مش واجب عليه القضاء لا هم بيقولوا لازم بالشروعي ولا يفطر الا للعذر لكن انا بقول نفسي براحته خالص فانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أهله عندكم طعام فإذا قالوا نعم أكل منه وإلا قال إني إذاً صارم فجل الإستبدال أنه يكون نوعين الصوم ثم يوجد طعاماً أكل وإلا أكل وصير فأمان كانين طبعاً قالوا لا هو ما كانش نوع الصوم أصلاً ولكن بعد المعرف أنه ليش أكل نوع الصوم ويجوز نية الصوم بعد إيه الخبيل فإذا الإستبدال له مش قوي قبل عشان يحتمل احتماليه يحتمل هو كان نوع الصوم أم أمن ثلاث نحتمل اللي هو نوع الصوم بعد إيه بعد .ولكن في حديث أن يسوع أكل من الحيفي الذي أهدي لعائشة، ثم قال كنت أصبحت صائم. فلا أرى حديثاً دل على النص، اللي هو آن كنت أصبحت صائم. يعني كناو الصوم. نعم. قيم أن اللي بسحّم عمل الرجل الذي كان صائما أن يفتر كما مر في الحديث الذي سدل به الحيفي وأهل الآت على أن وجوب أنه لو كان إتمامه موجباً. لما عمرهم الايه من شطر لانه يكون امام المعصيه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه المعصيه كذلك من أدلة الجمهور أن الصحابة والله عن الصحابه كثيرين اللي هم افطروا وهم كانوا صايمين زي أبي الدرداء وزي أبي صالح وزي أبي غيره وزي بن عباس وزي ابو زيد كان يصومون الطوال ثم يفطرون في اثناء في اثناء اليوم زي ما احنا قلنا ان احنا ايه فهمت فهمت مساله الايه طيب يقول إيه وقول الجمهور أرجح وأما تدللوا بالآية المقصود بها إقطار الأعمال للرياء أو جردة يعني الجمهور بقى حمل الآية وططلوا أعملاتهم على إيه على الرياء والردة ومحبطات الأعمال زي العجب وكذا وكذا الممي <تصفيق> <تصفيق> وأما الحديث فهو دليل للجمهور لأن السلام أجاب للصائل المتطوع أن يفتز وقوله صن يوما مكانه نب لأنه عرض عنه يبقى ايه رد على السنه من كلام قال ده يدل على الايه على النذب القارينه انه ايه يعوض عن النذب واما تشبيه تشبيه الشروعي للنذب فبعيد جدا زي ما قلنا ده بيدل بيرد على الجمهور مش بيستندوا بيه فاما القياس على الحج والعمرة فهو مردود للفرق بينهما وبين سائر الواجبات طيب في الحقيقة بقى الخلاف ما بينهم في الصيام ضعيف ليه عشان في نصوص في الصيام مره صح تراجع الصيام قول اللي قول الجمهور لا الشفعات حنلا وجمهور أوي والشفعات حلا في الاتجاه والملكية في قول الشفعات حنلا ليه عشان الصيام واضح نصوص فالرد عليها صعب ولكن في غير اللي في غير الصيام وغير الحج والصلاة فالملكية مثلا من أبياتنا يقاس الصيام والحج وعم وكذا على الحج العام والشفاعية حنا بنا يقالوا يقاص الصيام على اللي على الصيام ماشي هو الراجع فضاء علما قبل الشفاعية أو دار الشيخ يعني الشفاعية لو الصيام على الصيام لأن الحج والعمرة الأصل فيهم اللي يعني بينهما وبين ثلاث الواجبات تجديدات يعني كلا الحج والعمرة ليست نيات عن الباقي فإنت عايز تود ضارب للمين لأحد هتلاقي عبادات الثانية أراب لبعض من الحزوان فهمت؟ ولكن برضه ذي في لك من قوي في غير الصيام فالواحد ما يسهل شخروج من إيه إنه مستحبة لذات الصلاة ليه عسى من إيه شو كلام رضي بعض ثلاثة يعني أنت بينك وبين الله زين تخرج من الصلاة كذا يعني ما فواحد ما يستاهلش يخرج ليه في الاخر انت ماعندكش نص اللي انت طاهر مصلى ده بالعكس مع يخرج اللي انت طول بس ما تستسليهاش يعني ما تبقاش النتاله عندك فاهله اي حاجة تخرج بتاع لا خليها عند الحجد ماشي وورد برضو دليل يدل اللي هو الجزء في في اللي هو الحديث بتاع الايه صلاتي و... امي صلاتي امي صلاتي امي حديث لو تعال ال جايز ماشي فالعلماء اتفقوا بين كان الافضل اللي هو يخرج من الصلاة الايه المستار في بالوجه يعني المصطلح مثلا تخرج ولكن مش مش ما كده يعني تخرج لما يكون في حاجة هو نعم ولكن المشكله يعني يعني برحت. في الصيام رانا عشان انا هكلم على كده فما نتكلمش الصيام نتكلم على غير الصيام يعني هي أن انت تخلي الموضوع وزاد بقى إيه ان فيه كتير بقى يعني ايه مش يطلع بس يطلع من الصندوق ده حتى ريش على الوساوس ماشي فتصلاي بالذات يعني إيه ما نسالتش كده الا لو ولينا حاجه لو ولينا حاجه ماشي اخر حاجه في المندوب مسألة بقى إيه ان مراتب فرض فرض طريقه يقول اصلا نعم يقول <هك> يعني بجوازه هما سبب مش في مش عاد هو سبب بدون سبب هيكون الأمور هنا من المقصود من الآية ولا تقرع أعمالكم، طلب الأعمال <سؤال> بالرياح أو بالريث. وأنا اللي فاهم ونحكي أن على الآية بالآية دي على عم دراسة قرآن من طريقة. إذا رأي التاني تاني مستدلة ممكن نقول. نعم. على طبعنا خارج الأمور نحن ما نخش نظرة طويلة في من الآية دي. فهو حمل الآية على طلب الأعمال بالرياح أو ده شو هو طريقة الطريقة يعني؟ على طول يجب أن من الطريقة نفسها. أو على الأقل على قراءة قراءة قرآن. طب ماشي لو مشيت هنا ثانيه طب هنا دول الثانيه لو على حمه طرق مش طب يعني هتبقى ادله اصول بقى يعني هو على كلام على كلام استاذ ايوه انا عايز ان انا اتصل اتصل تاني والواحد اصلا متصل وصايق مش, مش عايز بدون سبب بس سبب بسيط ماشي, ماشي. ماشي, ماشي يعني طيب أنت أنا ما أقولش لو ما نجيش او ياجب بس من ناحية العمل حاول نظغوش يسهولة من ناحية العمل ما نظغوش يسهولة ليه عشان دام كان شهادة الصحابة ما حصلش خالص التاريخ لما سلموا الصحابة لأنهم خرجوا من صلاة الفريضة ولا نكلا رغم أنا فا إيه فالأساس إن من ناحية العمل ما نجس اما من ناحية بقى المجبوب يجب ولا لا يجب دخل من أهل العلم دخل من اهل العلم الملكيه ايه حملوه على مساله يعني الذباه ليس من يعني ايه لا من سؤل الادب مع الله تنج وقالوا الاصل اللي انت دخلت برضه هيبقى ليه بعد كده من ناحيه الاسلوب زي كلامهم زي كلامك الاصلي ده وجه موسع أنا يعني ما فيش ادله تانيه تقول فهنا فالكلام هيحتمل من جهه الايه ومش هيبقى في نص صريح في المساله ده يحتمل من ناحية من جهه الايه من جهه الـ يعني بقى الادب وفعل الصحابه والنبي صلى, صلى الله عليه وسلم احنا واضحه فهيبقى محتمل يعني هيبقى محتمل قانونيا ولكن من ناحيه الشعر افضل <تصفيق> الصواب إن بتكمل أمور يعني الآية دي مش معناها كذا هو اللي يقبض الرجال أو يرد لهم يعني اللي طالحنا بس في يعني هو الملكية والحناتية قالوا كده وقالوا لا تطلع عملكم الأصل في الـ في الآية في عام فيدخل فيها كل ما يدخل تحت الطالعهم تفهمون معنا ولكن على رأي شفيعية والآية والحنابلة هيخصص najde v něm نص řekneme, nebo řekneme, že je to pravda, nebo řekneme, že je to pravda, nebo řekneme, že je to pravda, nebo řekneme, že على to pravda, nebo řekneme, že je to pravda, no, nebo مجيب؟ ما سألون عندي حنابك؟ في من من لا، أنا أحبتني أزوم سيكيب، أنا أخرب دار فلسك بس يضع لا، ممكن يكون من باب ممكن يكون من باب الأرض، بنتها لا تقبعش الصلاة أو العلماء يعني حتى لو هو راي ده مش حرام بس هو برضه القبل التاني دي عبرة يعني عنده مش مش متغيره يعني فما طبعا في ضمن البرنامج ان انا عامل موضوع يعني اسهر من من الساعه دي بتشارك فيها اصل حاجه ذات اه لو مش حاجه مثل حد بينهم لون الصيام طوى الأذلة تدل على الجوايز وهو الصلاة والحج الأذلة تدل على عدم جوازه ما بين ذلك ما بين ذلك بقى معناش كله كله بقى بالاستنباطي ولكن الصلاة بالذات هي اللي إيه اللي بعض الناس ما فيها شوية عشان هي بين بين العبد وربه فمستاهل يخرج منها مجرد حج وبعضهم عنده يجوز الخروج منها بحاجة ولا يجوز ولا حاجة وبعضهم عنده جزء مطلقا خاصا على الصلاة وبعدهم قال لا يجوز إلا بالضرورة زي الحنفية عشان هم جعلوا أصلا لا يجوز اللي شوا يعني في المندوب طبعا شرع في المندوب ما فاش يفعل خلى عبادنا طيب دلوقتي بالنسبة لآخر حاجة في السنة بس عشان نخلص في بقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه اللي هو اللي أنت التشريع برضه الأصل فيه عالم التشريع فنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا إن الأصل فيه اللي هو التشريع العقل والفهم الأصل فيه هو التشريع ماشي؟ ولكن يخرج منه أشياء. يخرج منه أي أشياء؟ أول حالة لو كان حاجة خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم تبي تخرج من ال من التشريع للامة يعني بحالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم زي مسألة الجواز أو من أبعار وزي مسألة ال الصيام أو الوصال في الصيام. وهنا لازم يجي دليل اللي لخصه صيد. يبقى اصلا مالي حد يعني مالي فعلا والسلام دي واحده عندها خصوصيه ما فيهاش وده كده ما يجيب ايه دله ما يجيب ايه دليل الحاجه العلماء السنه العادية والسنه الجريليه نعم مميزين ماشي الأصل في لوال التشريع يعني معنى يعني المفروض الأمة قتدوا بيها في رسول الله أسرة حسنا لما قالوا إن جل الله لا من آخره لا ترثي بالاصل الأصل الإيحاء يعملها الأصل اللي اللي يستحب متابعته عليه هم قوى أقوى هيه قوى أقوى الق القوى الأقوى بالفعل ها نتكلم في الطبع المخلص ده من ماشي شاء الله ماشي Tady máme jiný. je v noci, když Máš je v noci. Máš je v noci. Máš je je v je je v je je je وبعدهم جاء عندنا نظر السنه عليه اللي هي معادله السنه عليها مش على علم وبعدهم جاءت معادله السنه المعتاد عليها دي تبع مش الاخر العاديه والجليليه كلهم ايه قريبين من بعض ماشي دول مش قريبين قالوا ان الاصل في السنه العاديه والجليليه انها مستحبه واستدل على ذلك النبي حتى كان يتلامس إي موضوع اللي إي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبول في أماكن تبول. وبعضهم يعني يعني إي مشي مع الموضوع درجة اللي هو بعدي أي حاجة سكن معمولة يعني إي إذا مستحبة حتى لو كانت حاجة زمان يعني ما في المعنى دقوا. قول, قول الثاني اللي فيها مش مستحب. طاقني يعني لا مو بح. قصدي في اللي بعده. تهيل من الراي دليلهم يعني انما بيقال ما يفعله على جهه التشريع وانما فعلاه على جهه العاده يعني هي ايه دي عاده عند العرب فما انفع على ما انفع لكن جاءت قرينه اللي هي تدل على العاده في الحاله ديت مش راي قال ان هي ولكن يأخذ عليه ثواب jsem كان já chovám, كان jsem حبا للنبي صلى الله عليه وسلم já بهذا بين jsem tady, já chovám, že jsem tady, já chovám, على jsem يعني já chovám, že jsem tady, já ولكن když عن se tam dal, هم كانوا v على ذلك فقال لو tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle, v ما ما tomhle, المحبوب فهذا v tomhle, v tomhle, v tomhle, v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 فثمان اا فتلاقي مثلا الدنيا على ذلك بقى الاختلاف مثلاً في ايه اللي مثلاً يطول هل هو على سبيل الاستحباب ولا على سبيل العاده فكثير من العلماء دلوقتي بيقولوا ان هو على على سبيل العاده ولذلك لما يعني لو كان العصر بتاعنا ده مسألة تفصيل الشرع الشعر العادي كان الناس كتيرا معناه قالوا بيها وعادي يعني تعالى ولكن لأن كمان ده التفصيل الشرع هذا ده ممكن يؤدي إلى تشبه بالنساء مثلا فتلاقي معظم المشايخ بايه؟ قالوا لا يبقى الأفضل عدم تفصيل الشعر صمعا؟ فهلين معنا؟ فلا مش هلين؟ مثالك لابده ان ايه اللي جات قوي بمسألة القرنصورة بعد المشايخ قال لك ايه الطائية دين ما فهاش دليل اصلاً وعمامة وكده فمش مستحبه فقالوا ايه ان العمامة والطائية وكلام ده مش مستحبه فعادي ومش تغزين ديس اصلاً بالمباحة اصلاً الشيخ ياسر واحد من قبلة الشيخ ياسر واحد ولكن الراجع في المسألة اللي ايه اللي صحب مفيش نص على العمامة والقرنصورة ذاتهم ولكن طالب عن الاسلام كما ذكرنا الطيب سواء العادي او الايه رؤيه حاله الراس قط طب كلمه رؤيه حاله على سبيل العاده ولا على سبيل التشريع طب دلوقتي هنيجي في مساله بقى هنعملها احنا مش فيها على فيها على الراجح ليها هي على سبيل التشريع عشان الاصل في فعلا ليس صرا من التشريع في خلاف في بس الراجح للأصل الاصل الحاجه اللي انا مش عارف يعني سبيل لو على سبيل العاده ولا سبيل تشريع لان انا دايخ قرينا ان هي على سبيل ماشي لكن الامر غير ولكن لو فعلتها حسب الاسلام يبقى حلال لكن لو انا ما عنديش قرينه في الحاجه ما اعرفش حاجه يبقى قد تحتمل التشريع وإذا من واقار الرجل أو من حياته وتحتمل المسلم يعني من باب الآداب والخلق ودلنا كذا من باب التشريع فتحتمل اللي هي تبقى عد صح فلما نحتمل فما عم ليش حالة راجح دا ولا ذا في الراجح عندي على الوصول بتاع الوصول الفقه يعني اللي محتمل التشريع والعادة يبقى الأصل في التشريع لأن الأصل الفعل نبي صار نبي سمعان فاهمين معنى ده ده المختار عند الشافعي برضه اللي المختار عند السنه كل يوم السنه دي و دي في مش عايز اقول من ناحيتها لو عايز يرو من احنا كان ابان لا لا، انا ده كلام كده بتاع لا احنا لازم نجيب دي طالما جيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما ما, ما شدتش فيها هو وما فيها الكلام ده هيخرج كتير جدا من الصنغه قاعده اجتماع يعني هيخرج كتير قوي وياتي انا ولاتي يعني مثلا المثال هم... يعني الجلابيه مثلا الجلابيه المفروض ما حدش يختلف ان هي مش حبه ليه على شان فهم الصحابه ما النص برضه يقول ايه الحديث هيقول ايه كان احب اللباس إليه ايه القميص صح اه ما هو واحد برضه يقول دي عادي يعني أحاب الدباس الآية من باب الفترة مش من باب التحباب. ماشي. ولكن هنقوله وفاهم الصحابة سبع إشاء قالتها وقالتها في حليث من باب الآية عايزة الصحابة يمتثل وليها فدي تؤيد أكثر اللي هي أقرب للتسليع منها للايه الحلقة الثانية اللي الجابية فيها مميزات على نفس الآخر اللي هي واسعة والشرع يدل على استهباب الباسر واللي هي أكثر في إيه؟ في سطر العور والصاعي على إيه؟ فكل الحاجات دي تؤيد اللي هي أقصى تشي. فهمنا؟ يا أبو هند. الحمد لله سبحان الله أصلاً عظيم. ووين اللي تدل دي عادة مش؟, مش... لا في قرائن ال ال ال دي عادة العرب لأن العرب كلهم كانوا ده طبيعي الشعر طبيعي ساد كانوا بيعملوا حاجات في الأدب والشاعر كده العرب كانوا بيقولوا شعر يعني الرجاله كانوا بيقولوا شعر فبقى عادي حاجه عاديه في الطبيعي ان الاسلام هيمر في الايه فما عادش شعر الحديث ما رؤي حافه الراس قط كنوا كن حط الحديث يدل على ايه على في منهم كانوا بيبقى حافه الراس ولكن هو بيقول لك النظم ان لازم ان يرى حافه ما يعني لو كان مهتم من اللي هو ما ايه ما ببحثش علاقات اهتمامه ده بقى ليه الله أعلم ممكن تكون عاده عرفت بيتكون جيبل ممكن هو بيحب كده ممكن تكون تسريع مش ممكن يكون في وقتها مثلا هديه حاجه التوشين مثلا الراجل قايم بعنش حتى يراضي الخوار بالخروه وزماننا ماشي ماشي ما عشان كده هيرضى هيرضى الخيال اي صح الخلاف في المسألة دي في خلاف يا يعني لا أحد ينوم أحد عليك يعني لو أتحصلوا السنا مراتك ففي سنة فعل السنا وفي سنة بأي فهذا ضوض صاح الخلاف في الحاجات اللي هي سنا علا ولا سنة عبادة دي هذا الخلاف يعني رضوا أنا أيه يعني الآخر مثلا اللي بعت في الاعتكاف والأخوة اللي عبد السوق سبع عامات اللي تلات ترباحهم مش لمس قطن طوا وعايز يعني مندل وقفر <تصفيق> فا فف... أيه فيعني في يعني خير لأن أنا طبعا ما إحنا مبسط الواحد بحاجة حصلنا هذا بس مشكلة ما زرني الناس يعني المساله دي خلافها بس لا ده في خلاف اصلا ده علم ومسألة يعني دقيقة مش كده يعني انت ممكن تجفر الشر ولا خلاص ناقص يعني احنا مشترك كويس فلازم احنا يبقى عندنا بس احنا بنؤكد ان هو بنعمل الهداج دي عشان يبقى فات عندنا فهم للايه للشرع وان احنا ما نشددش فيما انشدد فيه الشر ولكن برضو عايزين بنفهمين من باب التربية احنا بحريصين على كل ما ايه ما يعني ما هو سنة سواء كانت كبيرة, كبيره او ليه عشان احنا حريصين على الطهير نفس الوقت مسألة الهدي الظاهر مسألة لها برضه تأثير على الالتزام. لنتحافظ على الالتزام أكثر، نحافظ على ارتباطك بالسنة، نحافظ على الالتزام، بتحافظ على اللي انت تحرص على يعني اللي, اللي لا يؤتى الدين من من من مكان فهمان؟ ولكن لا يمكن على المخالف بعض، المخالف ده مش ضايع يعني مش مش طارق بقى رم كبير وضايع هل نعم؟ في الحاجات اللي هي اللي هي في حق طبعاً إحنا خلصين برضه رايح نعمل القسم ولكن إيه إحنا عشان إجواء توصل صخرة فهمة عشان بنعامل المخالف في كل حياتنا. فمعالجة المخالف بيتقطبي فهم الدوافع الشرعية طبعاً كلام المخالف وفهم كلامه عنه درجات الانكار بقى. الساعة الساعة على حصل درجة. عشان ضرداد الإنكار يعني الأول إنكار الفلاسفة والسائح والقسيساء حصلوا. اللهم لك الحمد. الله أكبر. طبعاً هاي بعد. تفضل يا عم الحاج اسم احمد بن عبد الرحمن بن الصفاع مع الرث يعني لو حاجه تعرضت للنت وواحد عملها هيبقى هوده او اه لو احنا اتاكدنا ان هي سنه جنبيه اه اتاكدنا اه, أه، العلماء زي ما خلات الشعر. خلات الشعر على زي ما ادي وقدم اللاف الشعر فالشعر سنه جنبيه قام سنه عليه انما يكون ماشي فهنا ان ما تعرض مع الرث يبقى كده لو بس لو احنا اتاكدنا ان هي أما لو إحنا يعني زي مثلا القميص لي مش صنعة من القميص قميص دي سمنة أي؟ مستحادة. فينا ما نجاو عرفنا. فهمنا؟ فزدادوا قلصوا أنا عندي مش صنعة من ليه؟ أنا عندي العرف. مش قلصوه. اللي هو تقطت الرأس. يعني مثلا أنا فيش التحديد في القلصات زلك هلا في, في طريقة تبطل الرأس؟ ماشي؟ ماشي؟ طيب صنع هناك بعض الناس يمكن أن أطلق بها بعض الثلاث المعرفة عن المصنع الثلاثة هي السنة الجديدية والسنة التشريعية مثلا كنت أصنق بعض الأعنات الواضحة ولذلك على أنها ليس السنة التشريعية كان الخليفة تماما للعب مثلما كان التنقل والتجال والتخيامة ماذا؟ بضافة الروح ماذا؟ يعني ممكن بقى عاية علماء يعملوها كويس؟ مش كويس ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ عليه يعني هذه تطور أنه تدورت في مش طراش الوقت ده اللي وقع عليه اه يعني العلماء قالوا بصوره يعني, يعني أستحب فيها محمد اكرم ممكن إذا ايه اذا وقع عليه يعني لو وقع يعني حاجه لا تبون غير منه فدي ما ما انت ايه ما, ما فيها اما حاجه اللي تقع منه باراده فدي تستنني فيها باراده العلماء قالوا صوت على ناخد من كده اه صح رأيه كده يعني اول مره باسمح لي من دقيقه ايه شي سنه ما يا دكتور سبحان الله استاذ فلان معانا وصل ده وكمان كمان هننزل راي شيخ الاسلام خلاص محقق جمال محمد الله يحفظه دول كانوا نحن جميل بيبحثوا كده طيب